رحمه الله. فهذه إجازة حضور ثم نعطيكم أسئلة ثلاثين سؤالا ونطرككم شهرا كاملا لمن يريد أن يدخل الاختبار فيأتيه عشرة أسئلة لكي يحلها ان شاء الله تعالى في الاختبار ويأخذ إجازة أخرى إجازة الشرح والتفصيل إذن هناك إجازتان إجازة حضور وهو السماع الكامل وإجازة الشرح والتفصيل حتى إذا أردت أن تشرحها في مكان آخر أيضا تعطي إجازتين إجازة حضور تأخذ الإسناد مننا إلى ابن تيمية رحمه الله وكل من يحضر لك السماع الكامل يأخذ الإجازة إجازة الحضور ثم بعد ذلك تعطيهم أيضا الأسئلة لكي يختبروا فيها ويأخذون إجازة الشرح والتفصيل وكذلك إن شاء الله كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رزقنا الله عز وجل به إسنادا متصلا إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهذه الإجازات لعل بعض الناس لا يعرفها أو لا يعرف قيمتها العلماء قديما كانوا يقولون الأسانيد أنساب الكتب فإذا جاء إنسان يشرح كتابا في الحديث أو التفسير أو فقه يقول أين سندك إلى المؤلف؟ فإن كان سندهم مقطوعا فقد كانوا لا يهتمون به ولا يأبهون ويسمونه الكتاب اللقيط الذي لا إسناد له فأنت الآن سوف تأخذ العلم بفضل الله عز وجل على أصول السلف الصالح إسنادا متصرا ثم نشرح ما يفيد الله عز وجل علينا به لكن كل واحد منكم يكون معه ورقة ويضبط ويضبط فيها الفوت الذي يهمنا الآن المتن إن فاتك من متن الواسطية شيء فقرأ فقرتين أو ثلاثة تعلم عليها عندك وحينما تأخذ الإجازة لما توزع عليكم الإجازات تكتب كده بفوت من, من فصل كذا إلى فصل كذا حتى تكون دقيقا في السماع أما من فاته بعض الأماكن ولم يكتب الفوت وأخذ الإجازة كاملا هذا يسمى في عرف المحدثين إيه؟ مدلسا يسمى مدلسا وأنا أعيدكم جميعا من التدليس فأنتم أيها الأحباب شباب فضلاء أجلاء والأخوات التي جئنا أيضا في المسجد في مسجد النساء يستمعنا معنا فضليات أيضا فأعيدكم رجالا ونساء من التدليس أما بالنسبة لإخواننا الذين يتابعونه يتابعوننا عبر شبكة الانترنت من داخل وخارج جمهورية مصر العربية فنؤكد عليهم أيضا من مسألة التدليس وهذه أمانة لهم وإن كان مشرف الموقع سوف يتابع هؤلاء على الانترنت ويعرف من المتواجد أمام الكمبيوتر ومن غير المتواجد كل عشر دقائق بيأخذ الغيار ولكن نحن نكل أيضا ذلك إلى أمانتكم وإلى علمكم وإلى خوفكم من ربكم عز وجل فمن دلس في العلم لم يبارك له فيه فأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم إخواننا وأخواتنا على الإنترنت سوف تكون لهم إجازات خاصة وسوف يقول وقد أخذتها سماعا عبر شبكة الإنترنت إخواننا الذين زوجاتهم يتابعون معهم عبر الهواتف النقالة الموجودة معهم أيضا إذا أعطى الإجازة لزوجتي يكتب فيها وقد تابعت معنا عبر الهاتف حتى لا يكون هناك تدليس وقبل أن نبدأ إن شاء الله وتعالى سوف تسمعون إسنادنا إلى مصنف الكتاب وأكتبه إسناد قصير جدا يمكن أن تكتبه إن شاء الله لتحتفظ به والقراءة مع أنس بن وحيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن فضيلتكم قد روى كتاب العقيدة الواسطية الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى من طريقين الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل والشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي يقول الفقير إلى عفو ربه وحيد بن عبد السلام بالي أخبرنا بها شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله تعالى اجازة ح واخبرنا به الشيخ المحدث عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي اجازه كلاهما عن عبد الحق الهاشمي عن احمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن عن جده الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن ابراهيم الشمري الشمري المدني عن أبي المواهب محمد بن عبد الباق الحنبلي عن والده عن الشهاب أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الحنبلي الشهير بالوفائي عن الشرف أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي عن أحمد بن أحمد الشوبكي عن الشهاب أحمد بن عبد الله العسكري عن النظام عمر بن الثقي إبراهيب بن شمس الدين محمد بن مفلح عن أبيه عن جده صاحب الفروع عن المصنف شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما سمعتم أكرمنا الله عز وجل بأخذ إجازتين بهذا الكتاب إجازة من الشيخ عبد الله بن عبد العز العقيل في المسجد الحرام بمكة المكرمة والشيخ توفي هذا العام رحمه الله رحمة واسعة وهو إمام الحنابلة في المملكة العربية السعودية وهو معروف رحمه الله تعالى وإجازة أخرى من الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي عن أبيه عبد الحق وهذا ما زال موجودا في مكة حتى الآن من أراد أن يرتقي درجة في هذه الإجازة ونبدأ مستعينين بالله عز وجل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول شيخ الإسلامي 200 رحمه الله تعالى المتوفى سنة 728 من الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يقول شيخ الأسلام بتيمي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى أي الهداية والمقصود بها هنا هداية الدلالة والهداية نوعان هداية دلالة وهداية توفيق الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والإسلام ليظهره على الدين كله أي ليجعله مهيمنا على جميع الأديان فقد حرفت كتب الأديان الأخرى وبقي الإسلام وبقي القرآن محفوظا بحفظ الله له وكفى بالله شهيدا أي كفى بالله وكيلا وشاهدا وهذا الافتتاح يدلك على أن المصنف يستسلم لله عز وجل في بداية لهذه العقيدة العقيدة الواسطية التي أرسله إلى أهل واسط ونحن أيضا نقول كفى بالله شهيدا يرانا قد تفرعنا لطلب العلم وجئنا نرجو رحمته سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا إقرارا بهذه الشهادة وتوحيدا بالله تبارك وتعالى فنحن نفرد الله عز وجل بالعبادة وبتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وهذا مناسب لافتتاح كتاب في التوحيد نعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا لأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بشهادة أن محمد رسول الله فإذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله هي إفراد الله عز وجل بالتوحيد الخالص توحيد الألوهية والربوضية والأسماء والصفات فإن شهادة, فإن شهادة أن محمد رسول الله إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع فلا يتبع غيره عليه الصلاة والسلام نا. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية أي الناجية من عذاب الله إن شاء الله المنصورة التي سينصرها الله عز وجل على كل الفرق ينصرها اعتقادا وينصرها صفا وينصرها في جميع المجالات إلى قيام الساعة أي التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق هذه الطائفة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة سماها الأعلماء أهل السنة أي المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة أي الذين يجتمعون على هذه السنة ولا يفرقون المسلمين ولا يكفرون أحدا من المسلمين إلا بمكفر ثبت يقينا بالكتاب والسنة ويجمعون الناس على الحق فهم أهل السنة والجماعة وليسوا أهل الفرقة والبدعة نعم قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره بدأ المصنف رحمه الله يجمل العقيدة أولا إجمالا ثم يفصل بعد ذلك تفصيلا فقال وهو الإيمان بالله أي الإيمان بالله إقرار بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وسوف يأتين إن شاء الله تعالى وملائكته الإيمان بالملائكة وكتبه الإيمان بالكتب السماوية ورسله الإيمان بالرسل الذين بعثهم الله والبعث بعد الموت كل ما أخبر الله عز وجل به بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره وهذه الأركان الستة وهي أركان الإيمان التي يجب أن يؤمن بها المسلم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا الإجمال ثم يتكلم بعد ذلك عن التفصيل نعم قال ومن الإيمان بالله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 ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أن يجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله عز وجل وهذه الصفات توقيفية فلا يجوز أن نصف الله عز وجل بصفات نخترعها من عقولنا وإنما نتوقف على ما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة إذن يقول الله عز وجل والله غفور رحيم والله تبارك وتعالى ذوبكش شديد والله عز وجل وصف نفسه بالمغفرة وصف نفسه السماوات والأرض كل هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه نؤمن بها إيمانا مجملا وإيمانا تفصيليا كما سيكون التفصيل وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر هذا الحديث في صفتان ما هما إثبات العزة الله وإثبات القدرة الله تبارك وتعالى وهكذا كل صفة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها رب العزة تبارك وتعالى يجب أن نؤمن بها نعم. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل وسوف يأتي من غير تحريف يعني لا يجب أن نحرف الصفة عن ذاتها أو عن وصفها أو عن أصلها لا نقول كما قالت المعتزلة الرحمن على العرش استوى حرفوها إلى استولى هذا تحريف فلا يجوز التحريف بل نقول استوى استوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى لا ندري كيفية الاستواء من غير تحريف ولا تعطيل لا نعطل الصفة لا نقول كما قالت الفرق المبتدعة في قولي تعالى لما خلقت بيدي فيقولون الله عز وجل ليست له يد وإنما المقصود بها فلا فلنؤول اليد معنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان وإنما نقول الله عز وجل له يدان طليقان بجلاله وعظمتي لا ندري كيفيته فكيفية الصفة مجهولة لدينا كما قال الإمام مالك رحمه الله والكيف مجهول لكن الإمام به واجب نؤمن بأن الله يدين كما أكبر سبحانه وتعالى إذن من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فلا نكيف الصفة لا نقول كيف اليد كيف عين الله سبحانه وتعالى لا نعرف الكيفية فلا نكيفها ولا تمثيل لا نمثل يد الله بيد الإنسان ولا بيد شيء آخر لأن الله تبارك تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى قال رحمه الله بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم نؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السمع البصير والعلماء وضعوا لنا قاعدة وهي كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لو خطر ببالك اي صفة معينة تريد ان تصف الله عز وجل بها كيفية معينة الله بخلاف ذلك لانه ليس كمثله شيء وانت لا يمكن ان تتخيل الا شيئا رأيته او كيفته أو نحو ذلك ولذلك قسم العلماء صفات الله عز وجل إلى قسمين صفات ذاتية وصفات فعلية الصفات الذاتية هي التي لم يزل رب العزة ولا يزال متصفا بها مثل صفة الحياة الله حي والعلم الله علي والقدرة الله قادر والحكمة الله حكيم هذه كلها صفات ذاتية ومن الصفات الذاتية أيضا اليدان والوجه والعينان لله سبحانه وتعالى على الوجه والصفة التي تليق به سبحانه وتعالى هذه اسمها صفات ذاتية الصفات الفعلية مثل النزول نزول رب العزة تبارك تعالى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته الثابت في الصحيحين إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليها من مستغفر فأغفر له هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر صفة النزول وصفة المجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاء ربك والملك صفوفا أيضا من الصفات الفعلية صفة الكلام فالله عز وجل متكلم ولا يزال وكلم الله موسى تكليما هذه الصفات لله جل وعلا سواء كانت صفاتا ذاتية أو صفات فعلية يجب أن نؤمن بها إيمانا كاملا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى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 يؤمنون بصفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل عين الله الله عز وجل أثبت أن له عينا فلا نؤولها كما أولها المعتزلة والأشاعر فنقول عين الله يعني رعاية الله لا نقول ذلك ولا نشبهها نقول عين الله عين مثل عين الإنسان لا نقول ذلك وإنما نقول له عين تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها لا ندري كيفية هذه العين لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى يد الله لا نؤولها معنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان وإنما نقول له يد تليق بجلاله وعظمته ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال كما في الصحيحين لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى فيها قدمه فتقول قط قط وفي رواية ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي كفى اكتفيت فأثبت هذا الحديث لله صفة القدم فصفة القدم لا نؤولها ونقول وإنما الله تبارك وتعالى أرسل ملكا يضع قدمه فيها كما يقول المبتدع ولا نشبه قدمه بقدم إنسان أو نحو من المخلوقات وإنما نقول له قدم يليق بجلاله وعظمته وكذلك من الصفات الفعلية ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر قال المبتدعة كالمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم ينزل ملك فينادي فنقول لهم كيف ينادي الملك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل الملك يجر أن يقول فأغفر له فأتوب عليه لا إذن هذا تحريف وتعطيل عن صفات الله عز وجل والذي دع هؤلاء إلى ذلك أنهم تخيلوا أنه لا يمكن أن ينزل ربنا عز وجل لأنهم تخيلوا بعقولهم القاصرة لكن نحن نقول يا جماعة إذا تكلمت عن الله عز وجل فاعلم أن الآخرة لها قوانين تختلف عن قوانين الدنيا وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى له صفات تختلف تماما عن صفات المخلوقين فالله سبحانه وتعالى يمكن أن ينزل إلى السماء الدنيا وهو على العرش وما ذلك على الله بعزيز لكن أنت متخيل في ذهنك أن الإنسان لا يمكن أن يتواجد في مكانين في وقت واحد. نعم هذه قوانين الحياة. فلا تحاكم صفات الله تبارك وتعالى بقوانين الحياة القاصرة لأن الله عز وجل هو الذي خلق الحياة وخلق قوانين الحياة سبحانه وتعالى. فهذا الذي دعاهم إلى ذلك ولذلك دائما السلف الصالح يقولون نؤمن بصفة الله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وعلى مراض الله تبارك وتعالى لأنهم يؤمنون بعظمة الله سبحانه وتعالى يعني مثلا هؤلاء الذين يقولون نريد أن نعرف بعقولنا كيف ينزل ربنا نقول لا يمكن أن تصل إلى الكيفية لماذا ولو حاولت أن تصل إليه ستضل لماذا؟ نحن أيضا سنناقشكم بالعقل الذي أنتم قد آمنتم به وحاولتم أن تفكروا بعقولكم في كل شيء تعالوا معنا لنعجز عقلكم عقلاً لو أن إنسانا يقف هنا في هذه القرية المباركة قرية منشرة عباس وفوق السطح وينظر يقول أن أرى الآن اثنين في مكة يمشيان أمام المسجد الحرام ماذا تقول له هذا, هذا امر مستحيل مستحيل ليه لأن بصرك له حدود 100 متر 200 متر كيلو 2 كيلو ثم ينقطع البصر فإذا تكلمت بعد ذلك أنت كذاب أو مخرف البصر لا حدود أوقف رجل هنا في هذه القرية المباركة وقال أنا أسمع الآن اثنين يتناجيان أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية نقول لا يمكن هذا لأن الأذن لها حدود وبعد ذلك لا تستطيع أن تسمع هذا عقلا كل عاقل يقر بهذا أليس كذلك بلا هل يجادل في هذا أحد لا كذلك العقل يا إخوان لو أن إنسانا أراد أن يخترق السماء الأولى بما فيها من الكواكب والمجرات وإلى آخر كل الاخترعادي داخل السماء الأولى يريد أن يخترق السماء الأولى بما فيها ثم يصعد إلى السماء الثانية بعقلهم ثم السماء الثالثة ثم السماء الرابعة ثم الخامسة السادسة السابعة العرش والكرسي ثم يقول كيف الله العقل تجاوز حدوده لا يستطيع أن يفك في هذا إذا كان الناس الآن العلماء المتخصصون في الفضاء يقولون لا نستطيع أن نحصي الأجرام السماوية مثل الأرض وال... والمشتري والزحل والعطارد والأشياء لا نستطيع نحصيها تعرفين المجموعة الشمسية وحولها مجموعة من بينها الأرض والأرض دي من أصغر المجموعة الشمسية من, أجم... من أصغر الكواكب المحيطة من المجموعة الشمسية المشتري كبير جدا. كلها تدور حول الشمس والشمس ومجموعتها تدور حول برج الجبار وهكذا مجرات مثل مجرة الشمس وما حوله مجرات كثيرة بالآلاف في هذا الفضاء الواسع الشاسع تواكب كثيرة جدا فجاء واحد بعد بحث وعناء ودراسة لهذا الفضاء وتصوير من الفضاء بكل ما أوتي من أجهزة حديثة ترصد هذا الفضاء و نتائج. السفن الفضائية التي اخترقت الفضاء والأقمال الصناعية التي تدور الآن بدون سائق وترسل إشارات وصور متتابعة إلى محطات الفضاء الأرضية بدأوا يقولون لما سؤل هذا السؤال تتصوروا كم كوكب في هذا الفضاء داخل السماء الدنيا فقط كم كوكب في هذا الفضاء قالوا لو أنك ستعد واع اثنين ثلاثة اربعة ستعد فإنك تريد أن تعد ما في الفضاء ستظل مليون سنة تعد حتى تعد ما في الفضاء شوف لما تقول مليون سنة تعد كده حتى تعد هذه الأجرام السماوية يعني أشياء لا يجدون لها حصرة وهذا كله في السماية السماية إخواني الدنيا السماء الدنيا يعني عقولهم لا تطيق التفكير في السماء الدنيا فكيف يخترقون سبع سماوات ثم يقول وكيف ينزل أو لا ينزل نقول مدام العقل قد عجز كما عجزت العين وعجز السمع يجب أن تسلم وتستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرك عن ربك تبارك وتعالى فكل ما أخبر به الله في قرآنه وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يجب أن نؤمن به على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله قال رحمه الله لأنه سبحانه لا سمية له ولا كفأ له ولا ند له لا سمية له سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال هل تجد له سمية قال ايه هل تعلم, هل تعلم له سمية والسمي المماثل المماثل كما تقول رأيت فلانا سميا لفلان أي رأيت إنسان مماثلا لك تماما هذا في اللغة ولله المثل أعلى هل تعلم له سميا؟ لم نعلم لله عز وجل مماثلا أبدا لا في قدرته ولا في علمه ولا في حكمته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا؟ الله عز وجل لا ولا كفء له يعني لا شبيه له لم يكن له كفوا أحد سواء بقراءة كفءا أحد أو كفوا أحد يعني لا شبيه له ولا ند له لا مثيل له سبحانه وتعالى ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى القياس في حق الله ممنوع لا يقاس بخلقه لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السمع البصير هذا الدليل النقلي أما الدليل العقلي فهو لا يمكن أن يكون المخلوق كالخالق أبدا لا يمكن وبالعقل لا يمكن أن يكون المصنوع كالصانع واحد صنع سيارة وصنع أجهزة ممكن يصنع نفسه لا يمكن لا يمكن أن تكون السيارة مثل المهندس الذي صنعها أبدا لا يمكن أن يكون أن تكون الصنعة كالصانع وهذا في المخلوقات وعقولهم القاصرة ولله المثل الأعلى لا يمكن أن يشبه الله عز وجل بخلقه ولا يقاس بخلقه عليه نعم قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره أعلم بنفسه يعني لو جاء ردل معتزلي يتكلم في صفات الله عز وجل بدون أدلة نقول له أأنت أعلم أم الله إن قال أنا أعلم كفر وإن قال الله أعلم إذن فعلينا أن نؤمن بصفات الله كما أخبر الله في قرآن فالله أعلم بنفسه وبغيره بمخلوقاته سبحانه وتعالى وأصدق قيلا فأنت حينما تقول أيها المبتدع الرحمن على العرش استوى أي استولى فأنت الآن تكذب الله لماذا لم يقل استولى كان ربنا صلى الله قال الرحمن على العرش استولى وإنما قال استوى كذلك أنت حينما تقول لما خلقت بيدي أي بقدرتي فأنت الآن تكذب الله عز وجل الله قال بيدي وأنت تقول بقدرتي يقول لأن الله عز وجل إنما يريد أن يبين للناس وأن يقرب لهم يعني فقال شيخ الإسلام وأحسن حديثا من خلقه الله عز وجل يعبر باللفظ المطلوب لست أبلغ ليس كلامك أبلغ من القرآن ولا أفصح فكلام القرآن أفصح كلام ومن هنا ينبغي أن نعلم أن كل صفة أخبر الله عز وجل بها في قرآنه بنفس الكلام الذي وصف الله به نفسه هو أفصح كلام وأصدق حديث ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث قال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ثم رسله ورسل الله جل وعلا صلوات الله عليهم صادقون مصدقون أي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بصفة فهو صادق فلا يأتي إنسان إلى حديث صحيح كالذي ذكرته الآن في الصحيحين يضع رب العزة تبارك وتعالى قدمه في النار فيقول كيف ذلك يمكن معقول ربنا له قدم نسأله أنت تؤمن بالرسول على الصلاة نعم عليه الصلاة والسلام يؤمن به وهذا حديث صحيح بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن يجب عليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن به عقلك هذا لا يطيق هذه الصفة قل أسلم به على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته خلاص المسألة يا أخوانا ليست مسألة صعبة نسلم بجميع الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل مع إيماننا ويقيننا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السمع البسيط فلو جاء إنسان وقال لا لا لا لابد أن نؤول اليد معنا القدرة لماذا يقول تنزيها لله ليه يا جماعة يقول طيب ماشي تعالي مفاهم لكن العم العم إذا قلت الله له يد يتبادر إلى ذهن مباشرة يد الإنسان نقول لا ولا حتى العم يتبادر إلى ذهن يد الإنسان لماذا لأن الصفة تنسب إلى من تضاف إليه ويختلف تخيلها باختلاف ما أضيفت إليه مثال لو قلنا كلمة يد كلمة يد فالإنسان يقول لك يد إيه تقول له مثلا يد قر يد خير يتبدل بدون شيء يد انسان يتبدل لنفس شيء اخر حينما تقول راس, رأس إيه؟ لك راسي بعوضه تختلف عن راس الجمل تختلف عن راس الجبل تختلف عن راس الانسان تختلف عن راس الاسد راس الناس اذا كلمه راس تختلف بحسب ما اضيفت اليه فانت حينما تقول يد الله ثم تقول له يد طليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفية خلاص تصور ذلك ولذلك كثير من هؤلاء المتكلمين بعد بحث طويل عند الموت قال رجعت الى دين العجائز كل الدراسات دي كلها باطلة ارجع اؤمن زي ما بيؤمن العجائز بدون دراسات ليه لان الناس العوام يا اخواني يوحدون الله توحيدا خالصا اي واحد عمي لا قرأ ولا كتب يقول ربنا فين يقول لك في السماء خلاص ربنا شاك ليه الله اعلم الله احد يقدر يتصور ربنا ولا ليه العمي يؤمن ايمانا يقينيا باسماء الله وصفاته فيأتي هؤلاء يشوشون عليه فنحن نقول بأن الإنسان لو ترك العوام على فطرتهم لآمنوا بأسماء الله وصفاته لأنه إيمان فطري ولذلك أي واحد عمي أو واحد عجوز لم تقرأ ولم تكتب إذا دعت ربها ترفع دافه إلى أعلى ربنا فين تقول في السماء فوق يجي يشوش بقى صورتها يقول لا لا ربنا في كل مكان ليه ايها المبتدع المتكلم العالم العلماء الكلام يقول لك لاننا لو قلنا بان الله فوق يبقى حددنا لله جهة ومكان لانه مسكي بيحاول يقيس بعقله وقوانين الدنيا يقول له لا إلغي قوانين الدنيا تماما وأنت تتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى فالله ليس كمثله شيء وهو السمع البصير الله محيط بكل العالم ولا شيء يحيط بالله تبارك وتعالى إذن أنت كرجل تسير على عقيدة السلف الصالح يجب أن تؤمن بصفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وأن تصدق الرسل فيما أخبره وأن ترد على أهل الكلام كلامهم نعم قال رحمه الله ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استدلال الشيخ الإسلام بهذه الآية استدلال عجيب وموثق فذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أمورا تتعلق بالتوحيد الأمر الأول سبحان ربك تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به أي إنسان يصف الله بصفة لا تليق به هذا تنزيه فقال سبحان ربك رب العزة أثبت صفة الإيه؟ العزة الله عز وجل يبقى لا ينفي الصفة مع تنزيهه لا ينفي الصفة يعني إثبات الصفات ليس تشبيها بل هو تنزيه لله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصف هؤلاء القوم بعقولهم وسلام على المرسلين يا سلام شوفوا الآية دي سلم الله عز وجل للمرسلين وسلم عليهم أي أنهم أسلموا الخلق وأعلم الخلق بصفات الله تبارك وتعالى فإياك أن ترد صفة ثبتت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين فحمد الله عز وجل على أن صفات الله وأسماء جاءتنا عن طريق الرسل فهم أعلم الخلق بالرب جل وعلا والحمد لله رب العالمين أي الذي رب العالمين بنعمه سبحانه وتعالى قال رحمه الله فسبح نفسه عما وصف وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيد فسبح نفسه الله عز وجل قال سبحان ربك أي نزه نفسه عن كل ما وصفه به هؤلاء المبتدع والكفار والمشركون فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل سواء كان المخالفين للرسل كفارا أو مشركين حينما كان يصف الله عز وجل بصفة لا تليق به أو وصف الله عز وجل بأنه ثالث ثلاثة أو نحو ذلك وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب فهذا في إشارة إلى وجوب الإيمان بكل ما ثبت عن الرسل من اسماء الله وصفاته نعم قال رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسما به نفسه بين النفي والإثبات نعم بدأ شيخ الإسلام رحمه الله يفصل في صفات الله عز وجل ويبين أن صفات الله تنقسم إلى قسمين صفات نفي وصفات إثبات وهي مجموعة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أين النفي هنا؟ ليس كمثله شيء أين الإثبات؟ هو السميع البصير إذا نفى عنه عن نفسه المفلية وأثبت لنفسه صفتين هنا في هذه الآية صفة السمع وصفة البصر والعلماء يقولون صفات النفي ليست كثيرة في القرآن ويراد من النفي الكمال المطلق فالنفي مثلا مثل قول تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ما هي السنة الغفل الخفيف والنوم هو النوم العميق فهذه صفة نفي والإثبات نفي ليس كمثله قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم نفع عن نفسه السنة والنوم هذه صفة نفي ماذا يرد بصفة النفي هنا يرد بصفة النفي إثبات الكمال لله تبارك كمال الصفة وما مثنا من لغوب لغوب يعني تعب يراد منها كمال القدرة سبحانه وتعالى اذا صفة الصفة المنفية يراد منها كمال الصفات كمال الصفات المثبتة اما قول الله عز وجل في الصفات المثبتة مثل وهو العليم الحكيم وهو الغفور الرحيم ونحو ذلك هذه لا يراد منها العلم فقط وإنما يراد منها ايه كمال العلم وهو السميع البصير كمال السمع كمال البصر مجيش تقول الله نحن لا نشبه يد, يد الله عز وجل بيد الإنسان نعم لا نشبهها طيب إذن نقول اليد معنى القدرة لا نقول له يد تليق بجلال وعظمته يقول لا لا لا إذا قلت له يد تباضى إلى الدين أن, أن مثل يد الإنسان نقول له طب أنت تؤمن بأن الله سميع بصير يقول نعم نقول له طيب ما نكدو والإنسان سميع بصير يقول لي أكلامه سمع الإنسان سمع الله عز وجل يختلف عن سمع الإنسان وبصر الله يختلف عن بصر الإنسان يقول نفس القصة أو نفس القانون منطبق على الصفات التي نفيتها أنت تمام فأنت مثلا يتبادر إلى ذهنك أن الإنسان سميع سمع له حد لكن الله عز وجل سمعه مطلق فالله جل وعلا يرى ويسمع يرى الحيوانات في قعر البحور ويرى الدود في قلب الصخور الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء الله عز وجل يرى السماء وما فيها ويسمع كل شيء فيها ويرى الأرض وما في باطنها ويسمع كل شيء فيها فسمع الله مطلق بصر الله مطلق علم الله مطلق قوة الله مطلقة سبحانه وتعالى ومن هنا يجب أن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله يعلم خفايا نفسك وما تنظر إليه عينك إن الإنسان حينما يدرس التوحيد يأتيه خوف من الله جل وعلا ومراقبة لله تبارك وتعالى الإنسان حينما يؤمن بأن الله يعلم ما يدور بنفسه فيحاول يطهر نفسه من المقاصد والإرادات الفاسدة التي تغضب الله تبارك وتعالى والإنسان حينما يؤمن بأن الله بصير ناظر إليه يشاهده في كل حركات حياته يعمل جاهدا على مراقبة الله تبارك وتعالى فالتوحيد الخالص يغرس في قلبك المراقبة فأنت وحدك في غرفة لا يرى كأحد أهلك ودوك الكلية في سكن لوحدك وعندك الانترنت تفتح على القنوات الجنسية وأمامك المناظر الخليعة ولا يراك أحد أنت أغلقت الشقة وجالس لا بوك معك ولا أمك ولا إخوانك ولا تستحي من أحد وترى هذه المناظر المشينة القبيحة لو أن التوحيد في قلبك صادق خالص لعلنت أن الله يراك مطلع عليك ناظر إليك انتفض جسدك وخاف قلبك وخشعت نفسك ودمعت عينك لأن الله يراك سيسجل عليك هذه اللحظات وهذه المناظر ويعرضها عليك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حينها تفتضح أمام الناس لأنك استخفيت من الناس ولم تستخفي من الله فالتوحيد الخالص يجعلك تؤمن بالله إيمانا يقينيا لا إيمانا ظاهرا وتراقب الله في حركاتك وسكناتك إن إيمانك بأن الله يراك حينما يدخل عليك رجل مكتبك ولا يراك أحد ويقدم إليك رشوة ويقول خذ هذه الهدية وأنت تعلم يقينا أنها رشوة وليست بهدية حينها تعلم أن الله يراك وسيسجلها عليك وسيحاسبك عليك تقول إني أخاف الله ما الذي جعل يوسف عليه السلام وهو في البيت وحده مع امرأة العزيز حينما راودته عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله شاب في ريعان شبابه ككل الشباب لكن له نبي رسول معصوم تغلب على شهوته وتغلب على هواه ونجح في الاختبار لأنه يراقب الله إذن أريد منك أخي الكريم حينما تدرس التوحيد تدرسه من الناحية الإيمانية الوجدانية التي تدفعك على العمل والخوف والمراقبة والحياء من الله حينما تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو المنعم وتتذكر نعم الله عليك نعمة السمع نعمة البصر نعمة الصحة نعمة النفس نعمة الكلام نعمة المشي والحركة كم من رجل مشلول نعمة السمع كم من رجل أصم نعمة البصر كم من رجل أعمى نعمة العقل كم من رجل مجنون فحينها تنظر إلى أعمالك التي لا تساوي شيئا فتستحي من الله وتقول ربي لا أدري كيف أشكرك ربي لا أدري كيف أحمدك هذا هو الغاية من دراسة التوحيد وليست مناظرات نظرية نرد على المتكلمين والمعتزل ويردون علينا ونثبت أشياء فقط لا بد أن يكون لها أثر سلوكي في حياتك أخي الكريم نعم قال رحمه الله فلا عدوا لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم شراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين العدول هو الميل والانحراف فلا عدول لأهل السنة والجماعة لمن يريد أن يثير, أن يثير على طريقة أهل السنة والجماعة لا يعدل لا يميل ولا ينحرف قدر أن ملة عما جاء به المرسلون صلى الله عليهم أجمعين وهذا دليل على أن تؤمن بكل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فإنه الصراط المستقيم نعم طريق النبي هو الصراط المستقيم أما طريق العقل وطرق المبتدعة طرق معوجة صراط الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم بالعلم النافع أنعم الله عليهم بالإخلاص أنعم الله عليهم بالقرب من الله أنعم الله عليهم بالطاعة وهذا إشارة إلى تفويض الأمر لله فإذا أردت أن توحد الله توحيدا كاملا فادع الله أن ينعم عليك بالتوحيد وإذا أردت أن تقيم الليل فادع الله أن ينعم عليك بقيام الليل وإذا أردت أن تتعلم العلم فادع الله أن يرزقك العلم إذن من أراد أن يسلك طريقا من طرق الخير فعليه أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه هذا الطريق فإن كثيرا من الناس إذا قرأ اسم الله عز وجل الرزاق تباضل إلى ذين الأكل والشرب واللبس قال يا رب ارزقنا طعاما وشربا قل يا رب ارزقني علما ارزقني حكمة ارزقني إيمانا قل يا رب ارزقني قربا إليك قل يا رب ارزقني قيام الليل ارزقني اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم قل يا رب ارزقني في قلبي خشية قل يا رب ارزقني حياء منك ارزقني سلوك الطريق إليك لأنك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله ثم هنا إشارة وتحذير لكل من رزقه الله علما وعملا أن لا يغطر وأن يعلم أن التوفيق بيد من بيد الله أنا أقول لك أخي الكريم من الذي أخرجك من, الذي أخرجك من بيتك في محافظات بعيدة من مرسم الطروح والغردقة ومحافظات الصعيد وغيرها من محافظات مصر وإخواننا من خارج مصر المقيمون هنا في مصر من الذي جاء بهم إلى هذا المكان لتعلم العلم من الذي جاء بكم الله تبارك وتعالى زملائكم ومن أمثالكم نيمين الآن أو في الدنيا يمرحون أو يتاجرون أو يفعلون ما يفعلون من مباح أو غيره لكن الله اصطفاكم من بين هؤلاء وأتى بكم إلى هذا المسجد لتتعلموا العلم وتنشروه لأن الله أنعم عليكم بهذه النعمة أراد أن ينعم عليكم بنعمة الهداية ونعمة العلم ونعمة التبليغ إذن ما أنتم فيه ليس بسعيكم ولا بكسبكم وإنما بتوفيق من؟ بتوفيق الله نعم ما نحن فيه بتوفيقك يا ربنا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله فقال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الصديقين الذين اصطفاهم الله عز وجل بصدقهم في سلوك طريق الله والشهداء الذين اصطفاهم الله شهداء فقتلوا في سبيل الله والصالحين الذين أصلحهم الله عز وجل وأصلح حالهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الدليل على أنها تعدل ثلث القرآن ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال قل هو الله أحد الله الصمد تعجل ثلث القرآن فقول المصنف رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة أي الجملة الماضية ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وسميت بصورة الإخلاص لأنها تتكلم عن التوحيد الخالص لله جل وعلا قال تعالى قل هو الله أحد حينما كان المشركون يؤمنون بالله لكنهم يشركون معه غيره فيقال لهم لماذا تؤمنون بالله والعزة ونحو ذلك فيقولون هذه أسماؤنا الصالحين نحن نعبدهم ليقربون إلى الله زلفه يعني أنتم تؤمنون بالله أيها المشركون يقول نعم نؤمن بالله لكن نؤمن معه ب360 صنم كل قبيلة لها صنم عند الكام فقال الله عز وجل لنبيه قل هو الله أحد قل لهم بأن الله واحد لا شريك له أحد ولم يقل قل هو الله واحد ممكن واحد يبقى معاهي اثنين وثلاثة واربعه لكن قل هو الله أحد أي لا شريك له الله الصمد الذي يصمد الناس إليه في حوائجه لا يطلبون إلا منه فانظر نحن الآن في مصر ندعو الله ونتضرى إليه وناس في أمريكا يدعون الله وناس في إيطاليا وناس في السعودية وناس في المغرب وناس في تولس وناس في الجزائي وناس في الهند في كل بقاع الأرض وفي كل بقاع الدنيا أناس يدعون الله ويصمدون إليه وكل له حاجة تختلف عن الآخر والله عز وجل لا يشغله لسان عن لسان يسمعهم جميعا في وقت واحد ويعلم خفايا نفوسهم ونبضات قلوبهم سبحانه وتعالى الله الصمد الذي يصمد إليه العباد ولذلك إذا وقعت في مأزق فلا تلجأ إلا إلى من إلى الله تبارك وتعالى خذ الأسباب المشروعة لكن اعتقد يقينا بأنه لا يمكن أن تقضى حاجتك إلا بإرادة الله وتوفيق الله جل وعلا الله الصمد بعض الناس لهم مشكلة في السجل المدى يقول خلاص الحمد لله ده رئيس السجيل لصاحبي أقول هناك حبيبي ويذهب إلى السجل ومطمئن يروح يجد ورقة مهمة جدا رئيس السجل يقول له أنت صاحب وحبيب لكن لازم الورقة نجيبه ويتعطى العمل وإنسان عنده مشاكل كثيرة في السجل ليس عارف هيخلصها الزن فيلجأ إلى الله ويتضر عليه ويقدم الورق وهو لا يعتمد على أحد إلا على الله فإذا بالأمور كلها تنتهي ويوفق الله عز وجل الناس لتخلص أموره ولذلك لا تعتمد إلا على الله ولا تتوكل إلا على الله ولا تفوض أمورك إلا إلى الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد لم يلد رد على من على النصارى الذين قالوا بأن عيسى بن الله ورد علىه اليهود الذين قال عزين بن الله لم يلد ولم يولد لم يولد نفي لتوقع أحد أن يتهيأ أن الله عز وجل ولد ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى نعم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قال المصنف وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله سم آية الكرسي أعظم آية ونلاحظ أن شيخ السامي تيمية لما أشيع عنه ما أشيع من أنه مشبه كما يقول الصفية بعض الصفية يعني وأشيع في زمانه فأرسل أهل وسط من أهل السنة إليه ارسل إلينا بالعقيدة الصحيحة التي تعتقدها والتي يجب أن يعتقدها أهل السنة فكتب لهم هذه العقيدة الوسطية حاول أن ينتقي الفاضل الكتاب والسنة حتى في عباراته لأن هذه العقيدة ستقرأ مرات ومرات على المعتزلة وتقرأ على الأشاعر وتقرأ على المرجاء وتقرأ على هؤلاء الناس الذين سوف يستظن فيها أي كلام محتم فسمى الآية هنا أعظم آية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمها أعظم آية نفس الاصطلاح وذليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك قال له أي آية في كتاب الله أعظم يا أبي فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر أي هنئ لك العلم أبا المنذر إذن هذا الدليل على أنها أعظم آية تعالوا لنرى لماذا كانت أعظم آية لأنها جمعت من أسماء الله وصفاته ما لم يجمع غيرها من آية القرآن قال تعالى الله بدأها بلفظ الجلالة الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنا أريد أن أهديكم هدية تحتفظون بها لأنفسكم وهي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى بعد دراسات كثيرة واستقراء للأحاديث الواردة بسم الله الأعظم تبين أن اسم الله الأعظم هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم اسم الله unfair الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا أردت أن تدعو به فقل اللهم إني أسألك يا الله أسألك يا الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم أو يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك أن تشفيني أسألك أن ترحمني ما هكذا اللهم انا نسالك يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان تولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم اننا نسالك يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان تحفظ مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين وسائر بلاد المسلمين اللهم اننا نسالك يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم أن ترزقنا صدقا وإخلاصا وإقبالا عليك وعلما نافعا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا من أهل الجنة الله لا إله إلا هو الحي القيوم بدأ بسم الله الله بعض العلماء يقول اسمه الأعظم هو الله وبعض العلماء يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لكن هذا القول الذي ذكرته لكم هو الراجح فيما أظن والله أعلم بدا بسم الله الله قال العلماء كل كل أسماء الله تنسب الى الله الى لفظ الجلاله الله ولا هو الى اسم صح ان نقول طيب ماشي الاخ احمد يفتح الدور الثاني عشان الاخوه المزاحمين ومن اراد أن يصعد إلى الدور الثاني الاخ احمد اذا الاخر يفتح الدور الثاني لمن يريد ان يطلع الدور الثاني استن ان شاء الله. فنقول من أسماء الله الغفور من اسماء الله الرحيم من اسماء الله الودود ولا نقول من أسماء الرحيم الله من اسماء الودود الله إذا فالاسماء كلها تنسب إلى الايه الى الله هذا أول اسمه أسماعي الله ولذلك كان هو بداية اسم الله الأعظم الله الله من المألوه أي المحبوب يعني نعبد الله حبا له الله الذي لهه القلوب تحبه القلوب من كثرة نعمه عليها الله الله لا إله إلا هو نفي لكل إله سوى الله الله لا إله إلا هو بدأ بإثبات الألوهية لله عز وجل إثبات العباد فلا توجأ بالعباد إلا إلى الله ثم نفى الألوهية عن غيره ثم أثبت له صفتين وهما الحياة والإيه؟ والقيومية. والحياة والقيومية دي أخواني من منهما, منهما أو عليهما ترتكس كل الأسماء والصفات الحياة لا يمكن أن يكون سميعا إلا إذا كان حيا بصيرا إلا إذا كان حيا قديرا إلا إذا كان حيا تمام القيوم أي القائم بأمر الخلائق فلا يقوم أمر الخلائق إلا بإذنه سبحانه وتعالى مدبر شؤونه حول هذين الاسمين أسماء الله عز وجل كلها تدور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة غفلة خفيفة ولا نوم عميق أبدا فهذه صفة ثبوتية ولا نفي صفة ثبوت ولا نفي نفي أحسنته ويراد من النفي الإيه؟ الكمال المطلع كمال العكس أحسن. أحسنت إثبات كمال الضد الصفة المنفية هنا النوم ضدها إيه لا مش الياقظة أحسنت كمال الحياة كمال الحياة الحي كمال الحي حياة كاملة مطلقة لا ينام ولذلك حينما ينعم الله عز وجل على أهل الجنة لا ينامون فيها ليعيشوا حياة كاملة تمام فهنا إثبات صفة الحياة الكاملة لكن انت تتعب فبتنام شوية كي تستريح فترة النوم دي ليست حياة كاملة بالنسبة لأنت بين الموت والحياة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويفسل الأخرى إلى أجل مسألة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ألم هنا للملك أي كل ما في السماوات والأرض ملك لمن لله له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه بعدما تكلم عن الصفات بدأ يتكلم عن الوسائط التي يقع في, في سببها يقع في الشرك بسببها كثير من الناس فمشركوا قريش وقعوا في عباد الأصنام لأنهم اتخذوا مصائط منه بين الله يشفعون لنا ومن عبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلف. وبعض المسلمين وقع في الشرك من تعظيم حب بعض الأولياء فتوسط به إلى الله عز وجل وإذا سألته لماذا تتوسط قل يا بدو يا دسوق ولي فلان يا فلان يقول هؤلاء وصائد بيننا وبين الله عز وجل ليشفعون لنا فأراد الله عز وجل أن ينفي الشفاعة مطلقا باستثناء واحد فقط إلا بإيه؟ بإذنه إذن إذا أردت أن يشفع فيك الشافعون يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام. يشفع بك الشهداء يشفع فيك الصالحون قل اللهم شفع فينا نبيك لا تقول يا محمد اشفع فيي يا رسول الله اشفع لي خطأ لأنه من الذي يشفع إلا به بإذنه. حتى لو أراد الصالح أن يشفع فيك بدون إذن الله هل يستطيع أبدا لو أراد النبي نفسه أن يشفع فيك بدون إذن الله هل يمكن لا يمكن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نفس ويتمنى أن أبا طالب يؤمن فمات على الكفر وقال الله له إنك لا تهدي من, إيه؟ من أحببت ولكن الله يهدي من يشاف إذن خلاص الأبواب كلها مغلقة إلا من باب واحد طريق الله عز وجل حتى الشفاعة فنحن نقول يا رسول الله اشفع لنا صح صح ولا غلط, غلط. طيب من شاء الله صلى الله عليه له شفاعة يا جماعة نعم له شفاعة لماذا لم نطلب منه الشفاعة نطلب من من يملك الشفاعة او من من يملك الاذن بالشفاعة وهو من وهو الله فنقل ايه يا رب شفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم يا رب شفع فينا الشافعون شفع فينا الصالحون شفع فينا الصالحين شفع فينا الانبياء والمرثلين شفع فينا الشهداء من ذا الذي يشفع عنده أي عند الله عز وجل يوم القيامة إلا بإذنه بإذن من بإذن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم يعني يعني المستقبل يعلم ما ستعمله إلى يوم القيامة ويعلم ما بعد القيامة وفي الجنة والنر وما خلفهم يعلم ما عملوه في الماضي يعلم ما بين أيديهم مستقبل الخلائق جميعا وما خلفهم ماضيهم جميعا لا تظن انك يعني سرقت او زنيت او فعلت معصي خلاص لا احصاه الله ونسوه اللهم اغفر لنا يا رب اللهم اغفر لنا يا رب ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اصررت وما اعلنت وما اصرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه لا يستطيع مخلوق أن يعلم شيئا من علم الله لا عن أسمائه ولا عن صفاته ولا عن قدره ولا عن تدبيره لكونه إلا بما, إيه؟ بما شاء لو شاء الله لك أن تعلم هذا العلم علمته وإذا لم يشعلك لا يمكن أن تعلمه حتى لو حاولت أن تعلم هذا العلم لا يمكن سواء كان من علم الدنيا أو الآخرة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي بما شاء الله سبحانه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض فما بالك بالله جل وعلا الذي يحيط بكل شيء وابن عباس يقول والكرسي موضع القدمين وسياتينا ان شاء الله تعالى تفصيل ذلك ولا يعوده حفظهما لا يعوده يعني يعجزه. لا يعجزه لا يعجزه سبحانه وتعالى حفظهما حفظ ماذا حفظ السماوات وحفظ الارض أي أن الله عز وجل يحفظ السماوات والأرض وهذا لا يعجزه سبحانه وتعالى السماوات وما فيها من مجرات وكواكب وخلائق وبشر وإنس وجن كل هؤلاء السماوات عفوا والأرض ما فيها من إنس وجن ونحو ذلك كل هذا الله عز وجل هو الذي يحفظه ولا يؤده حفظهما أي لا يعجزه حفظ السماوات والأرض ثم قال ذكر ختم هذه الآية الكريمة باسمين عظيمين جليلين وصفتين كريمتين صفة العلو وصفة العظم الله أكبر انظر إلى التركيب القرآني وهو العلي العظيم العلي فوق كل شيء سبحانه وتعالى العظيم أي المتصف بالعظمة مهما حاولت أن تتصور قدرة الله وعلم الله وصفات الله لا يمكن أن تصل لأن عظمة الله لا يدركها حد ولا يدركها عقل وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى وهذا يغلث في قلبك التفاخر والتشرف بأنك عبد لله فلو أنك على الحق ووقفت الدنيا كلها أمامك وأنت أفقر الناس وليس لك أحد ينصرك لكنك على الحق تنصر دين الله تقول لا أخاف من أحد لأن معي العظيم لا أخاف من أحد لأن معي القدير لا أخاف من أحد لأن معي العليم ولذلك لما بنى الحجاج بن أسف الثقافي هذا الرجل الذي كان يقتل بالظنة وكان يعني يتسم بالظلم لما بنى قصرا خارج الكوفة خارج البصرة عفوا وأمر الناس بالذهاب لرؤيته وادعاء له بالبركة فذهب الناس حوله يتعجبون وذهب الحسن البصري فاعتلى صخرة وجد الناس يتعجبون من جمال القصر حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فقد رأينا ما بناه أخبث الأخبثين وسمعنا بما بناه فرعون اللعين فعلمنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنا أعظم مما بنى وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وسيأخذ الله الحجاج أخذ عزيز مقتدر فإذا برجل يجر من ثوبه, من ثوبه يا شيخ يا شيخ يا بسعيد وأشار إلى رقبته إنه القتل القتل قال كلا إن الله أخذ العهد والميثاق على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ثم قال ليك الحجاج يعلم أن أهل الأرض قد نقتوه ثم مضى الناس خيفة على الشيخ وإذا بالجواسيس تنقل هذه الكلمات إلى أذن الحجاج فيمتلأ غيظا ويعقد مؤتمرا يعقد مدلسا طارئا للوزراء من الغد جاء الوزراء وجلس وجلسه على كرسيه فقال ويحكم يقوم عبد من عبيد اهل البصرة فيقول فينا ما شاء ولا يرد عليه احد منكم والله لا اثقينكم من دمه وكان الحجاج اذا اقسم لا يحنس سيأتي الآن يريد أن يأتي الآن بالحسن البصري يذبح ويسقي كل الحاضرين شربة من دمه ويقول عبد لأن الحسن البصري كان عبوه يسار عبد لكن رفع الله بالعلم أين النطع جاء بالنطع فرش جلد ناقة يفرش على الأرض حتى إذا ضربت العنق لا تلوث المكان أين السياف مثل السياف بين يديه أين الحاجب الحاجب رئيس الشرطة يعني وزير الداخلية يعني. أين الحاجب جاء الحاجب ائتني بالحجاج الآن عفوا ائتني بالحسن البصري الآن فذهب طرق بيت الحسن خرج ابنه وجد الحاجب الشرطة ومعه مجموعة رجع يا أبي يا أبتاه يا أبتاه الحاجب رئيس الشرطة والحجاج يعرف ماذا قال أمس عفوا الحسن يعرف ماذا قال أمس في الحجاج قال يا بني إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله ولف عمامته ولبس ثوبه وخرج قال له يا أبا سعيد إن الحجاج يريدك نفس رئيس الشرطة خيف عليه لكن ماذا يصنع وإلا طارت عنقه أيضا فحينما وصل الحسن البصري وقف على المجلس شاهد الحجاج محمر الوجه ممتلئ غيظة والوجوم على وجوه الحاضرين لأنهم سيشربون من دمه والثيف مصلطا والنطع مفروشا الله أكبر أذفة الآذفة لحظات أخيرة في الحياة لكنه معه الله رفع بصره فقال كلمات في سره ثم قال السلام عليكم قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاء ليأدلس مع الناس كعادته قام له الحجات وقال مرحبا يا أبا سعيد تعال أدلس بجواري هنا فأدلسوا بجواره على عرشه ثم قال يا أبا سعيد ماذا تقول في قول الله كذا وماذا تقول كذا وما قول العلماء في, في مسألة كذا وكذا وسألوا في عدة مسائل ثم قال يا غلام هات الطيب والغالية طيب لحية الشيخ أنت سيد العلماء اليوم انصرف بارك الله فيك أيها الحاجب أوصله إلى بيته الكل مندهش ما الذي حدث خرج الحاجب معه حتى إذا توارى قال له الحاجب والله ما جاء بك لهذا قال قد رأيت وانا شفت قدام قال قد رأيت قال لكنني أسألك سؤالا رأيتك حينما رأيت المنظر رفعت رأسك إلى السماء وتمتمت بكلام ماذا قلت قال قلت اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم الله أكبر خرجت برقية فاخترقت السبع الحجب حتى وصلت إلى الله فقال الله لبيك عبدي لبيك عبدي فقلب الله جل وعلا غضب الحجاج عليه وغيظه عليه وحنقه عليه بردا وسلاما ورضا وقال أنت سيد المسلمين اليوم ما أعظمك يا ربنا تصور أن الله عظيم الله عظيم ومن توكل على الله عظًّمه الله وعظّمه الناس عظم قدره عند الناس لأنه لجأ إلى العظيم فمن لجأ إلى الغني أغناه الله ومن لجأ إلى العظيم عظّم الله قدره ومن لجأ إلى الغفور غصر الله له ومن لجأ إلى التواب تاب الله عليه ومن توكل على الله كفاه اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك قال رحمه الله ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ولهذا كان من قرأ هذه الآية آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يسعى ودليل ذلك الحديث المشهور الذي راه البخاري في ثلاث مواطن معلقا في صحيح ووصله النسائي بسند صحيح أن أبا هريرة رأى رجلا يحث من الصدقة ثلاثة ليالي وهو يقول أنا فقير وفي الليلة الأخيرة قال أدلك على شيء وتتركني قال ما هو قال تقرأ سورة تقرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصلح فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب أتدري من تحدث منذ ثلاث قال لا قال ذاك شيطان يعني شيطان تصور في سورة إنسان لماذا كانت آية الكرسي حافظة لك من الشيطان لأنها تحتوي على أسماء الله وصفاته التي لا يجرؤ شيطان أن يقترب منك إذا قلتها لأنك إذا قلتها عند النوم حفظك الله تبارك وتعالى بحفظه وهو الحفيظ سبحانه وتعالى فهذه السنة حاول أن تطبقها كل ليلة وتعلمها لابنائك نعم قال رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بدأ الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر بعض صفات الله عز وجل الوالدة في الكتاب والسنة لكي يؤمن بها من أراد أن يسير على منهج أهل السنة والزماء فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء علي هو الأول فصرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس قبله شيء وذا في رد على الفلاسفة الذين يقولون بالمحرك الأول كل شيء له شيء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق, من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله فنقول لا قوانين البشر لا تسلع على الله عز وجل والأول أي ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر أي ليس فوقه شيء والباطن أي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم وسوف يأتينا تفسير هذا ولكن الباطن يعني الذي يعلمه الذي ليس دونه شيء ويعلم خفايا النفس وبواطن الأمور سبحانه وتعالى نعم وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت هنا أثبت صفة الإيه؟ الحياة وأراد أن يأتي بهذا القيد ليبين لك أن حياة الله حياة مطلقة لا تشبه حياة المخلوقين فحياة المخلوقين في نهايتها إيه؟ موت سواء كان المخلوقون, المخلوقون, المخلوقون إنسا أو جننا أو ملائكة كل يموت لكن الله عز وجل حي لا يموت نعم. وقوله وهو العليم الحكيم يثبت صفة العلم والإيه والحكمة واسم العليم الحكيم فاسم وصفة والعليم الخبير عندك العليم الحكيم والعليم الخبير عندكم العليم للإيه الحكيم في بعض النسخ وهو العليم الخبير على كل حال الخبير والحكيم من أسماء الله عز وجل والصفات والخبير هو العليم ببواطن الأمور والحكيم هو الذي يضع الشيء لحكمته يضع في موضعه نعم وقال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور <تصفيق> يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض من نبات ونحوه ما يخرج في الأرض من حب ونحو. ما يدخل الأرض من أموات ونحوه ما يوضع في الأرض ما يلج في الأرض أي ما يدخل في الأرض وما يخرج منها, ما يخرج منها في الدنيا من نباتات وأشجار ونحو ذلك ما يخرج منها من ذهب وفضة ما يخرج منها من معاد وبترول ما يخرج منها ما تعم وتشمل كل ما يدخل في الأرض وتعم وتشمل كل ما يخرج من الأرض وما يخرج منها يوم القيامة حينما يأمر الله الأرض أن تلفظ ما بها من أجساد الأمواب وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ما ينزل من السماء من مطر ونحو его ما ينزل من السماء من الملائكة ونحوه ونحو وما يعرج فيها ما, ما يصعد فيها من الملائكة يصعدون بأعمال العباد وما يصعد فيها من الدعاء ونحو ذلك كل ذلك يعلمه الله لا يخف عليه شيء سبحانه اللهم إننا نسألك أن تكتب لنا في كل لحظة عملا صالحا يصعد إليك <تصفيق> قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البرد والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهذا تفصيل لعلم الله المطلق لعلم الله الكامل وعنده عند الله عز وجل مفاتح الغيب مفاتح الغيب كل الغيب ومفاتح الغيب الخمسة المذكورة في صيح البخاري حينما فصرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتح الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدر وما تدري نفسه بأي أرض إيه تموت هذه كم خمسة لإسمها مفاتح الغيب كما ثبتا في صحيح البخار كل هذا عند الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يشارك في علمها لا ملك مقرر ولا نبي المرسل ولا ما دون ذلك ويعلم ما في البر والبحر أي ما في الأراضي وما في المياه ما في اليابسة والسائلة كل البر كل الاراضي كل الكرة الارضية وبعدين البر تطلق على كل شيء يابسا سواء كانت ارضا او قمرا او مشتري او زحل او عطارت او زهرة اي شيء يابس سمى بر والبحر كل ماء كل ماء يعلموا ما في البر ما يمشى على البر من الدواب والحيوانات الاخرى والبحر ما في أعماق البحار من اللؤلو والمرجان والأسماك والحيتان ونحو ذلك والعوالم التي تعيش داخل البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة شجرة صغيرة أو كبيرة إلا يعلمها وقال بعض الناس وما تسقط من ورقة أي أي ما تسقط من ورقة عبد كتب فيه أجل أي انتهى أجل إشارة إلى انتهاء الآجال وإن كان هذا المعنى بعيدا لكن الظاهر الأوراق وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أنت تنظر إلى الشيء البسيط جدا ملايين ومليارات الحدائق والغابات الكثيفة لو وقف إنسان أمامها بمنظار مكبر ثم هبت الريح فأسقطت بعض الأوراق الجافة فإن هؤلاء الناس جميعا لو صوروا بأحدث أجهزة التصوير الأوراق ويتتساقط ستفوتهم بعض الأوراق لاختفائها في الأوراق الأخرى أو في الأشجار الأخرى لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء فمع عظمته وعلمه بالأشياء الجليلة يعلم الأشياء البسيطة الحقيرة فهذا رد على المبدعة الذين يقولون في القدر قولا عظيما يقولون بأن الله لا يعلم بالجزئيات وإنما يعلم بالكليات وحاشاه فالله عز وجل يعلم كل شيء فقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابث إلا في كتاب مبين ولا حبة سقطت ولا حبة وضعت في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله ويراها ولا رطب ولا شيء رطب تجري فيه الرطوبة والمياه ولا يابس ولا شيء يابس إلا في كتاب مبين إلا مسجل في كتاب أمر الله ملائكة أن تسجله في كتاب مبين واضح ورغم ذلك يعلمها الله عز وجل إذن يجمع الله عز وجل بين كتابة الأشياء وعلمها سبحانه وتعالى ثم قال وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه يعلم الله عز وجل ذلك كله ما تحمل من انثى من امراه من انثى الاسد من انثى الحمار ما تحمل من انثى الطيور ما تحمل نمله انثى ما ما تحمل سمكه انثى ما تحمل أي مخلوقة أنثى فكلمة أنثى تعم وتشمل كل الإناث من الحيوانات والجن والبشر وغيرها بل قال بعض العلماء ويدخل فيه إناث النباتات فأنت تعلم أن النخيل منه إيه ذكر وأنثى وتلقى الأنثى بالذكر نعم كل ذلك أعلمه الله عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع أي تضع هذا الحم إلا بعلم الله جل وعلا نعم. وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ترتيب العجيب الذي جاء به الشيخ الإسلام رحمه الله بعدما ذكر صفة العلم مجملة ثم ذكر صفة العلم مفصلة ثم ذكر بعد ذلك السبب من ذلك سام من دراسة هذا التفسير ذكر قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أي ذكر الله هذه الآيات لتعلموا أيها الناس أن الله على كل شيء قدير أي لا يعجزه شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه نعم لكن هذا العلم نعلمه علما نظريا أم بد أن تتوقف عليه حركات وسلوكيات لا بد من سلوكيات وأعمال يعني مثلا لتعلمه أن الله على كل شيء قدير إنسان قال الأطباء له أنت عقيم لا يمكن أن تلد لا يمكن أن تنجد هل يمكن أن يقول يا رب رزقني ولدا يمكن ولا مش ممكن يمكن ولا لا يمكن يمكن أن يقول اللهم ارزق لي ولدا فإذا في تخلف تنجي يروح الأطباء يقوله يقول سبحان الله أصل الهرمونات دخلت مع المش عارف إيه وعملت إيه وحصل في جسمك تغير لا ندري ما سببه حصل عندك اثبات حصل عندك الخصية بدأت تطلع على الحياة المنوية وحصل إنجاب أمر غريب عجيب إنسان عنده الصراطان وقالوا يفضل لك أسبوع أسبوعين هتموت انتهد ممكن يقول رب شفيني ممكن ولا شممكن يمكن لأنه يؤمن أن الله على كل شيء قدير إنسان غرقته الديون مدين بمئة مليون وهو لا يملك الشيء يقول يا رب سادة دعني ديوني يمكن أن الله على كل شيء قدير إنسان ما بيفهمش كل ما تعلموا ما يحفظ ما يحفظ يمكن يقول يا رب حافظنا القرآن يمكن إذا كان الإنسان يوقن بأن الله على كل شيء قدير يدعو الله وكله رجاء يدعو الله وكله أمل أن الله يمكن أن يحقق له مطلوبه ولو قالت قوانين الحياة هذا مستحيل من الذي أنجى إبراهيم عليه السلام من النار الملتهبة إنه الله من الذي أنجى نوحا من الماء المغرق إنه الله الله عز وجل على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا يدلك على أن الله يحيط بك علما إياك أن تخفي شيئا عن الله إياك أن تضم رسوءا لأحد فإن الله قد أحاط بكل شيء علما إياك أن تختفي بمعصية فإن الله قد أحاط بكل شيء علما إياك إياك أن تظن أن الله لا يراك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم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 وحياء منك سبحانك وتعالى نعم قال رحمه الله وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله عز وجل هو الرزاق وأنت حينما تؤمن بأن الله هو الرزاق تطلب الرزق من من؟ الله وكما ذكرت لك كل شيء في الحياة رزق فلا تتوقف على الرزق المادي ولكن اطلب أيضا الرزق المعنوي أن يرزخك إيمانا وخشية وتقوى وتوكلا عليه هو أن الله هو, هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى نعم حاضر سوف أكتب إن شاء الله الأسئلة وسوف نجيب إن شاء الله يقول هل نتوكل على الله ولا نسعى لا تتوكل على الله وتسعى فتقول اللهم ارزقني علماً نافعاً وتسعى لطلب العلم اللهم ارزقني رزقاً وتسعى للرزق لكن لا تظن أن سعيك هو الذي يجلب لك الرزق الذي يظن ذلك هو الذي تقول أغلق الدكان وصل العصر العصر يؤذن يقول لك لا أنا ورايا أولاد وعاوز أوكله وانت عارف ويأب أن يعلق دكانه يقول لها بقصر العصر مع المغرب إن شاء الله هذا هو الذي يتوكل على نفسه يظن أنه يرزق نفسه لا اغلق المحل وإن وقف الناس أمامه لأنك تعلم أن الرزق هو من هو الله تبارك وتعالى تأخذ بالأسباب ورغم ذلك لا تتوكل على الأسباب ولا تعتقد على الأسباب لأنك ممكن تترك الصلوات وتشتغل يومين واتطبق 24 ساعة طول السنة وربنا رزقت بمائة ألف يا سلام السنادي دي طيب وبعدين تعبت شوي ذهبت للطبيب لا لا لا لا لا الكبد عندك توقف ولابد لك من عملية زرع كبد ستكلفك 350 ألفا ضاع التعب والشقة يا أولاد لا تتوكل على الرزق توكل على الرزاق لا تتوكل على السبب توكل على المسبب سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السمع البصير وقوله تعالى إن الله لعم ما به إن الله كان سميعا بصير هذه سبق من نسخة ليس كمثله شيء في أسمائه ليس كمثله شيء في صفاته ليس كمثله شيء في قدرته ليس كمثله شيء في عظمته ليس كمثله شيء في علمه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في مغفرته الواسعه ليس كمثله شيء في رحمته ليس كمثله شيء في بطش في بطشه سبحانه وتعالى وعقابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ان الله وقوله تعالى ان الله نعما يعرضكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله نعم ما يعذكم به أي نعم ما يعذكم به فإن الله لا يأمركم إلا بما ينفعكم ولا يحثكم إلا على الأخلاق الطيبة الكريمة ولا يرشدكم إلا إلى المبادئ القويمة والقيم والمثل العليا إن الله نعم يعظكم به ولذلك من اقتفى أثر القرآن وأثر السنة كان أعلى أخلاقا وأعظم قيما نعم. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إثبات الصفة الإيه؟ المشيئة الله جل وعلا وهذه الكلمة التي قالها المؤمن للرجل الذي كفر بالله عز وجل فبين له أن هذه الحديقة إنما خلقها الله بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى ومعنى لا قوة إلا بالله أي لا يقويك على الطاعة إلا من إلا الله فقد تريد قيام الليل وأنت صحيح الجسد فلا تقوى على قيام الليل وقد تريد أن تتصدق وفي جيبك المال الفائض عنك فلا تستطيع أن تتصدق وقد تريد أن تحفظ القرآن وأن تجالس عندك وقت وفا وتقدر تحفظ لا تستطيع أن تحفظ تريد ان تصل رحمك لا تستطيع ان تصل تريد ان تبر والديك لا تستطيع ان تبر لانه لا قوة الا بالله ومن هنا تأخذ هذا المنهج المسلكي اذا اردت ان تفعل طاعة فاستعم بمن بالله قل يا رب اعني على قيام الليل يا رب اعني على صلة الرحم يا رب اعني على الانفاق في سبيل الله لا قوة الا بالله وقوله تعالى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ ولكن الله يفعل ما يريد يُرِيدٌ هذه إثبات سفة المشيئة لله جل وعلا فإذا علمت أنه لا يمكن أن يحدث شيء في كونه إلا بمشيئته فتضر إلى الله اللهم إني أسألك أن تجعلني من أهل الجنة تتضرع الله قائلا ذلك نتضر إلى الله جميعا اللهم يا من لا يكون شيء في كونك إلا بإذنك اللهم شئ لنا أن نكون مؤمنين مخلصين وافتح لنا أبواب الرحمة والطاعة أعجبت جدا بهذا الدعاء الذي كان يقوله بعض الناس يقول يا من تقول للشيء كن기� كم يكون قل لقلبي كن مؤمنا يا من تقول للشيء كن كم يكون كم كن مغضوضة كوني مغضوضة عن محارمي يا من تقول للشيء کن Julie ويكون قل لساني كن صادقة يا من تقول للشيء كن فيكون قل لنفسي كوني خاشعة وهكذا تنظر إلى أسماء الله والصفاته وتدعوه بها ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها إن لله تسعة وتسع نثما من أحصاها دخل الجن أحصاها إيمانا بها دعاء بها تفكرا تأملا نعم وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد هنا صفتان وهما صفة الحكم وصفة الإرادة إثبات صفة الحكم إن الله يحكم ما يريد وصفة الإرادة يجب أن نؤمن بهاتين الصفتين فالحكم لله عز وجل ولا يكون شيء في كونه إلا بإرادته تبارك وتعالى وهذا في رد على القدرية نعم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 يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فإذا فقلت على الإنسان صلاة يوما خاف أن يكون من القسم الثاني وإذا فقل على الإنسان قيام الليل ليلة خاف أن يكون ممن أراد الله أن يضله فجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وإذا أراد الإنسان أن يفعل طاعة فحيل بينه وبينها خاف أن يكون كذلك اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإيمان اللهم اشرح صدورنا للطاعة اللهم إن نعوذ بك من أن تضلنا ونعوذ بك أن تجعل صدورنا حرجة اللهم إننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا بك اللهم خذ بنواصينا إليك نعم. وقوله تعالى وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب المحسنين. بدأ رب العزة تبارك وتعالى بدأ عفواً بدأ شيخ الإسلام بتيمية رحمه الله يذكر صفة من صفات رب العزة تبارك وتعالى أخرى وهي صفة إيه؟ صفة الحب أحسنت صفة الحب إن الله يحب. المحسنين فهؤلاء القوم الذين يقولون لا لا نثبت صفة الحب لله لأن الحب هي الميت هو الميت فلان يحب المال أن يميل إليه فلان يحب زوجته أن يميل إليه فلان يحب المنصب أن يميل إليه والله منزه عن ذلك نقول نعم الله منزه عن ذلك طيب من ربنا بيحب يعني إيه مبتدعة قالوا ربنا يحب المحسنين, المحسنين يعني الله عز وجل يثيب المحسنين فالحب هنا عندهم الإثابة والثواب ينفع جماعا تبدأ بنسمي ايه تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف تحريف واضح ان الله يحب ان الله يثيب تحريف تحريف المعنى حسن طيب نثبت صفة الحب ازاي القاعدة معاه لا نقول ان الله يحب حبا كحب الانسان ولا نؤوله نقول الحب ارادة الثواب وانما نقول نثبت له صفة الحب على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها خلاص وسلمك طيب إن الله يحب المحسنين إذا آمنت بهذه الصفة بأن الله يحب المحسنين فإذا أردت أن يحبك الله ماذا تصنع أن تكون من من, من المحسنين يعني إيه أن تحسن عبادتك لله أن تحسن إيمانك لله ان تحسن الى الخلق ان تحسن الى الوالدين ان تحسن الى الحيوانات بالرفق, إليها، بالرفق عليها ان تحسن الى الزوجة ان تحسن الى الجار ان تحسن الى الضيف ان تكون من المحسنين لكي يحبك الله اللهم اجعلنا من المحسنين وقال تعالى وأقصطه. بالعدل واقسطوا وقال تعالى بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقتصدين بالعدل بالعدل الله ايه يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى و... بالعدل دي زياده وأقصته إن الله يحب المقصطين فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصته, بينهما بالعدل وأقصته. إن الله يحب المقصطين إذن اشتف كلمة العدل دي يبقى الآية عشان تكون بدعة وأقصته إن الله يحب المقصطين وأقصته إن الله يحب المقصطين ما هو القصة يا جماعة العد القصة هو العد طيب وإن الله يحب المقصطين يعني يحب العادلين وقال بعض العلماء الفرق بين العدل والقس أن العدل يكون بين اثنين والقس يكون من نفسك الإنصاف من النفس وهنا يثبت صفة الحب لله أيضا وإذا أردت أن يحبك الله فعليك بالإنصاف من نفسك والعدل بين الناس نعم وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين إثبات صفة الحب فإذا أردت أن تكون حبيبا إلى الله عز وجل وأن الله يحبك فكن من المتقين والمتقون هم الخائفون من الله عز وجل نعم قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أيضا دليل على صفة الحب إذا أردت أن يحبك الله فكن من التوابين دائما استغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإذا غلبتك نفسك فأذنبت فتوب يحبك الله ويحب المتطهرين الذين يطهرون اجسادهم من الانجاز تريد ربنا يحبك اول ما تجنب لا تنام قم تطهر اول ما تنقض ضوءك قم توضع يحبك الله عز وجل الله يحب المتطهرين المداومين على الطهارة هذه الطهارة المادية ويحب المتطهرين معنويا معنويا يعني من طهر قلبه من الحقد والحسد والغل والبغضاء من طهر قلبه من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى نعم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي إن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحبكم الله إذن هذا إثبات صفة الحب أيضا وإذا أردت أن يحبك الله فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي به واقتفي بأثاره وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إثبات صفة الحب لله لكن أكمل الآية يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومتلاك إذن إذا أردت أن, يكون أن تكون من هؤلاء الذين أحبهم الله فخذ الصفة الأولى أذلة على المؤمنين أي متواضعا لإخوانك المؤمنين أعزة على الكافرين عزيزا على الكافرين لا تقضع للكافر من أدل ماله ولا تذل نفسك للكافر من أدل منصب أو جاه لا يجاهدون في سبيل الله جهاداً مادياً بالسيف وجهاداً معنوياً يجاهدون النفس والشيطان ولا يخافون في الله لوم تلائم فهذه من صفات الذين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم لاهظ أن الله عز وجل لم يقل متواضعين المؤمنين وإنما قال إيه أذلة أي لا مانع أن تذل نفسك لأخيك المؤمن من أدل إيمانه لا من أدل ماله ولا من أدل منصبه قدم له الحذاء قدم لأخيك الحذاء تواضع لأخيه إذا تكلم أخوك فاسكت إذا أغلض عليك أخوك فسامح وعف عنه فهذه من صفات الذين يحبهم ويحبونهم نعم. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهذه أيضا إثبات للصفة الحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا أي المجاهدين في سبيلنا عز وجل يحبهم الله كل هذه يا أخواني إثبات للصفة الحب ومن اجمل الكتب التي وقفت عليها في صفة الحب كتاب لشيخنا الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله جمع فيه في القرآن الكريم وفي السنة النبويه كل من, كل من يحبهم الله إن الله يحب كذا الاعمال التي يحبها الله الله يحب كذا يحب كذا يحب كذا يحب كذا, كذا وجمعه في كتاب اسم أحباب الله ولقاها في عدة خطب ثم طبعت في كتاب اسم أحباب الله كتاب جميل جدا يمكن أن تراجعوه وتجعلها خطبا من تعرفون الناس كيف يحبهم الله تبارك وتعالى وما هي الأعمال التي إذا قام بها العبد أحبه الله تبارك وتعالى نعم وقوله تعالى وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود يثبت صفة الإيه الود والحب فجاء بالودود ليثبت بها صفة الحب وهي تثبت اسم الله عز وجل الودود وهو الود هو خالص المحبة نعم وقوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت صفة الرحمة وقال أيضا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إذن بدأ شيخ الإسلام ينتقل إلى صفة أخرى بعد صفة الحب وصفة الرحمة فقال بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وهنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إثبات لصفة الرحمة وإذا آمنت بصفة الرحمة علمت أن الله رحيم مهما فعلت من الذنوب ثم تبت إلى الله رحمك الله وتاب عليك إذا ابتلاك الله بشل الرباع علمت أن الله رحيم بك فلا تسخط على القدر رحيم وسوف تعرف أثر هذه الرحمة حينما ينادى عليك يوم القيامة ويقال ويقال لقد صبرت عشرين سنة على الشلل فخذ أجر الصابرين وارتفع في الجنة درجات فتعلم حينها فعلا أن الله كان بك رحيما ولو تركك بقوتك وصحتك في الدنيا ولم تمل هذه المرتبه. فإن الله عز وجل إنما اصطفاك ليبتليك وابتلاك ليحبك إذا أحب الله عبدا ابتلاه وإذا رأى أهل البلاء ما هم فيه من الدرجات النعيم في الدنيا تمنوا لو قرضت جلودهم بالمقاريد في الدنيا اللهم عافنا ولا تبتلينا واشف كل مبتلا مسلم واتهي أجره كاملا يا رب العالمين وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيمة أراد أن يبين أن رحمة الله عز وجل عامة وخاصة فالرحمة العامة الله رحيم بالناس جميعا رحيم بالمؤمن والكافر ومن آثال رحمة بالكفار والعصاة أن الرجل يخرج من بيته ويركب سيارته ويذهب إلى بيت من بيوت الدعارة وشرب الخمر والزنا والعيذ بالله والله يعلم ذلك ويراه ويراقبه ورغم ذلك يعطيه الصحة والقوة يخلق فيه الصحة والقوة ويذهب الإنسان ويشرب الخمر والله يراه وهو يعصاه ويفعل الفاحشة والله يراه ويتعدى حدوده ولو شاء الله عز وجل لأصدر أمرا كونيا كل من تحركت قدماه إلى معصية شلت كل من نظرت عينه إلى معصية عميت كل من امتدت يده إلى غضب الله شلت كل من تحرك لسانه بكذب يبس والله لأول مسألة دية حصلت كنا نشوف الشوارع فيها المكسحين والعمي وال والله المستعان والله المستعان فنحن من العصاء المذنبي فلولا رحمة ربنا بنا ولو يؤخذ الله الناس بما, بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب فكت لك الناس كلك ميتين ميتين مقتلين خلاص انتهت الحياة فهذه رحمته بالعاصي ورحمته بالمشرك الكافر فالنصارى يسبون الله عز وجل والعياذ بالله ويقولون عيسى بن الله والله يرزقه ويعطيم الصحة ويطيل في أعماره واليهود يقولون عزين بن الله والله يرزقه ويعطيم الصحة هذه رحمته بالكفار لكن الرحمة الخاصة رحمة الله بالمؤمنين توفيق الله المؤمنين للطاح للإيمان للخشوع للخضوع فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي واسعة كل شيء أي أنك يجب أن تؤمن بأن رحمة الله واسعة وهذه المعقول مش ممكن ربنا يرحمني ويتوب علي أبداً ليه لأنه قتل وزنى وسرق أو يقول تلاتين سنة والرجل مآمني على محلي ودكاني وأنا كل يوم أسرق منه اقول ربنا يرحمني او يقول بانه زنى بها ثم قتلها ورماها معقول ربنا يرحمه قل يا بني لا بد ان توقن بقول تعالى ورحمه ورحمتي وسعت كل شيء وسعت كل العصاط ان تاب واناب الى الله جل وعلا فتب الى الله تبارك وتعالى وأنت تعرف أن رحمة الله وسعة الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وأكمل بالمئة فقتل عابدا من العباد فتاب إلى الله فتاب الله عليه نعم وقال أيضا كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أن رحمة الله لم يفرضها أحد على الله وإنما رب العزة هو الذي كتبها على نفسه فضلا منه سبحانه وتعالى نعم وقال تعالى وهو الغفور الرحيم صفة المغفرة والرحمة هذا أيضا إثبات لصفة المغفرة والرحمة والمغفرة من آثار الرحمة نعم وقال تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين صفة أيضا صفة الرحمة ولكنه يبين أنها في أعلى درجات الرحمة وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وأرحم بك من أمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى المرأة وجد الطفلها فقال أرأيتم هذه المرأة ملقية طفلها في النار قالوا لا يا رسول الله قال الله أرحم بكم من هذه بولدها نعم ما سيأتينا الفرق بالأسماء والصفات سيأتينا إن شاء الله حاضر وهو أرحم الراحمين ليدلك على أن رحمة الله في أعلى درجات الرحمة قوله وقال, وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه انتقل الشيخ الإسلام إلى صفة أخرى وفي صفة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه قال المعتزلة لا نثبت صفة الرضا لله لماذا جمع؟ قالوا لأن الرضا معنى الميل والتعلق والشفقة والله عز وجل منزه عن ذلك نعم نحن نقول بأن الله منزه عن ذلك طيب إذن ماذا تقولون الرضا يقولون الرضا هو السواب رضي الله عن فلان يعني أثاب فلانا نقول لهم هذا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل تحريف رضا ثواب. لماذا لم يقل الله عز وجل أثابهم الله قل رضي الله عنه ورضوا عنه سبحانه وتعالى إذن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرضا لله عز وجل لا يؤولونها بمعنى الثواب ولا يشبهون بالرضا برضا الإنسان وإنما يقولون إيه نثبت لله صفة الرضا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم عفوا صفة الرضا ماذا تأخذ منها تأخذ منها أن الله عز وجل رضي عن الصحابة رضي عن أهل الشجرة فإذا أردت أن يرضى الله عنك فاقتفي أثر الصحابة رضوان الله يعني ثم انتقل إلى ضد صفة الرضا وهي صفة الغضب فقال قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه قال المعتزلة لا نؤمن بصفة الغضب وإنما الغضب عندهم معنائه العقاب أو إرادة العقاب إرادة العقاب لكننا نؤمن بصفة الغضب فنقول لا نؤولها بإرادة العقاب ولا نشبهها بغضب الإنسان وإنما نقول نثبت صفة الغضب لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته لا ندري كفيته وأثر الإيمان بذلك أن نجتنب الصفات التي يغضب الله عن من فعلها كصفة القتل هنا ومن يقتل المؤمن متعمدا نبتعد عن ذلك خوفا من الله إنسان أغضبك وجرحك وأنت بيدك أن تقتله فتركت قتله خوفا من الله أثابك الله عز وجل على ذلك نعم وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ما أسخط الله إثبات صفة الصخط لله جل وعلا إذن نثبت أيضا صفة الصخط لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته نعم. وقال أيضا فلما آسفون انتقمنا منهم فلما آسفون يعني أغضبونا انتقمنا منهم وهذه الآية فيها رد على المعتزلة الذين يقولون أن الغضب يؤول بالانتقام فلا نثبت صفة الغضب لله عز وجل وإنما نثبت صفة الانتقام كذا قالوا وإنما أهل السنة قالوا نثبت صفة الغضب على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وهذه الآية تدل على أن الغضب غير الانتقام فلما آسفون انتقمنا فلو كان فلما, فلما انتقمنا انتقمنا هذا رد عليه فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منهم سبحانه وتعالى وقوله تعالى عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله بعاثهم إثبات صفة الإيه؟ الكره الله عز وجل إثبات صفة الرضا وإثبات صفة الصخ إثبات صفة الغضب وإثبات صفة الكره كل ذلك على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى ويأخذ منه أن نبتعد عن الأشياء التي يكرهها الله نعم وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون مقتا أي؟ كرها وبغضا عظم كرها عند الله عز وجل أن تقولوا ما لا تفعلون فهذا إثبات لصفة المقت لله تبارك وتعالى وهذه الصفات التي ذكر شيخ الإسلام كلها صفات ذاتية بدأ يتكلم عن الصفات الفعلية فقال قال رحمه الله وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هذه صفة الإيه المجيء صفة الإتيان وصفة مجيء صفة ذاتية أم صفة فعلية فعلية الله يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى فهذه من الصفات التي ينكرها المعتزلة والأشاعرة ويقر بها للسنة والجماعة أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمة لا تسأل وتقول كيف يأتي لأن الكيف مجهول لكن لا تقول لن يأتي هم يؤولون يقولون لا هل ينظرون إلا أن الله يعني يأتيهم أمر الله هكذا يؤولونه هذا اسمه تأويل ولا تحريف تأويل يؤولون الإتيان ب... بأن يأتي أمر الله بإتيان الأمر لكن الله عز وجل ممكن يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر أي وتأتي الملائكة أيضا نعم وظلل هنا في ظلل أي على ظلل كما يقال الله في السماء على السماء وقيل في هنا بمعنى معه للمصاحبه نعم وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يؤولون أو يأتي ربك يعني أن يأتي ملك من قبل ربك وهذا تأول باطل وإنما يأتي الله على الصفة التي تليق بجلاله وعظمته نعم وقال تعالى كل اذا دكت الارض دك دك وجاء ربك والملك صف صف وهذه أيضا صفة الايه المجيء إثبات للصفة لصفه المجيء لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل يريد أن يبين أن إتيان الملائكة غير إتيان الله عز وجل وأن إتيان الله غير إتيان الملائكة فأولا الذين يقولون يأتي يا ربك يعني يأتي ملك من قبل ربك من لا فالله عز وجل صرح بإتيان الملائكة ونزولهم يوم القيامة وهذا يختلف تماما عن إتيان الله تبارك وتعالى قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام انتقل إلى صفة أخرى من الصفات الذاتية ولا الفعلية الذاتية أحسنتم وهي صفة الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهذا في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى نعم وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أيضا إثبات لصفة الوجه لله عز وجل ولا نقول وجها يساو وجه الإنسان ولا نؤول الوجه بمعنى الكرم والعظمة وإنما نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته فقال تعالى أيضا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا إثبات لصفة اليدين وصفة اليد من الصفة الذاتية أحسنتم من الصفات الذاتية صفة اليد هذا إثبات لصفة اليد فلا نؤولها بمعنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان وإنما على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطة ثاني كيف يشاء وقالت اليهود يد الله مغلولة العجيب أن اليهود يثبتون إلا صفة اليد غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يداه مثنى وهو رد على الأشاعرة الذين يقولون الأشاعرة المعتزلة الذين يقولون بأن اليد معنى القدرة نقول طيب فصرون الآلي بل يده مبسوطة يعني قدرته لأن ربنا لو قدرتان هذا كلام سقيم وإنما نثبت لله عز وجل يدين على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى معا بعدين في هنا مسألة نقطة هنا نحبة أن ننبي عليها وهي ما سبب قول اليهود يضو الله مغلولة سبب قول اليهود يضو الله مغلولة أنهم نظروا إلى بعض الناس فقالوا الله عز وجل خزائنه ملء فلماذا يفقر بعض الناس ويغني آخرين لماذا لم يغني الناس جميعا ثم اتهموا بالبخل لربنا بخير والعاذ بالله فقالوا وقالت اليهود يضو الله مغلولة رد الله عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء هؤلاء اليهود لأن عقولهم مطموصة ظنوا أن من الحكمة والأحسن والأفضل للخلق ان كل الخلق يغتنوا ولا يكون هناك فقير وذا غلط أضرب لك مثال نحن الآن في مدينة مشيت عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربي لو رب العزة تبارك وتعالى أغنى كل أهل مصر وبقى كل واحد معه وأصبح كل واحد يملك مئة مليار جنيه ماشي؟ يبقى أنت معك كم دلوقت؟ هم فيه؟ فرضاً يعني فرضاً احلم احلم أنك معك كم؟ 100 مليار جنيه خلاص وابوك معاه 100 مليار وامك معاه 100 مليار وابنك معاه 100 مليار واخوك معاه 100 مليار وانت أنجبت عشر ابناء كل ولد معاه كان 100 مليار تمام ثم تعطلت كهرباء المسجد وعاوزين واحد يجي يعمل كهرباء ميلها يوافق يقول لك ليه أنا أعمل كهربلي ما زي ما أنت عندك عمارات وأراضي وتجارات وبتاعه مئة مليار وأنا عندي مئة مليار طيب السباكة السباكة تعطلت في البيت تريد أن تأتي بسباك يقول لك وأنا ليه أعطل نفسي واجي للسباكة أو ما أنا برضو عندي تجارات وعمارات وأراضي وبيوت وسيارات وملايين ومليارات السيارة بتاعتك تعطلت عاوز ميكانيك يلبس العفريتة وجسمه من عاص عصان يبدأ مين له يلوس ايده ويمسك البتاع قال ما هو معاه مئة مليار وعنده زي السيارة بتاعتك دي مئة سيار اذا تسير الحياة ولا تتعطل تتعطل الحياة ولو بسط الله الرزق لعباده لأيه لبغى في الارض اذا الله عز وجل يغني لحكمة ويفقر لحكمة سبحانه وتعالى نعم خلاص انتهى المثال انسى بقى انك معاك 100 مليار لحسن تفكر انه صحيح وتطلع بقى وتبدأ تنفق وتجيب على الفلوس اللي معاك فلا تجد شيء ثم قال رحمه الله وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا افباط صفة العين لله جل وعلا فلا نؤول العين بمعنى الرعاية ولا نشبه العين بعين الإنسان وإنما نقول له عينان طليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى نعم. وقال تعالى أيضا وحملناه على ذات ألواح ودشر تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هنا مسألة يجادل فيها أهل الباطل يقول الطيب يا أهل الظاهر أنت تثبتوا الصفة اللعز وجل فإنك بأعيننا يعني إنك فوق أعيننا يعني أنت فوق عن ربنا يقول له لا فإنك بأعيننا يعني إنك محروس بأعيننا إنك محروس بأعيننا تماما قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جساء لمن كان كفر وحملناه هو من نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر دسر يعني مصمير إلى ألواح الدسر المقصود بها الايه؟ السفين تمام وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي تجري السفينة الصغيرة في وسط هذا الطفل الكبير بأعيننا أي بمرأة منا فنحن نراها بأعيننا ونحرصها برعايتنا وعنايتنا لكن فيها إثبات صفة العين لله جل وعلا نعم وقال تعالى والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني والقيت عليك محبه مني اي احببتك ولتصنع على عيني على على عين الله جل وعلا وبرعايتي وبعنايتي وبمراه مني فانت صغير ضعيف لا تملك أن تدافع عن نفسك والذي وضعك في يد عدوك الذي يبحث عنك ليقتلك هو الله لكن الله الذي وضعك يا موسى في يد فرعون ألقى عليك محبة فلا ينظر إليك أحد إلا أحبك إذن الله عز وجل يراك فلا تخاف ولا تخاف يا أم موسى عليه نعم ثم قال رحمه الله وقوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادرك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير يريد أن يثبت صفتي إيه؟ السمع والبصر أحسن السمع نثبت صفة السمع على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى إذا آمنت بصفة السمع دلك على أن الله عز وجل, أن الله عز وجل يسمع منك كل شيء فلا تنطق إلا بشيء يرضي الله تضحك مع واحد وتهذر لا تكذب لأن الله يسمعك إنسان أغضبك تريد أن تسب لا تنطق بالفحش إن الله يسمعك تتكلم في التليفون مع البت اللي بتحبها ولا يجيز لك أن تكلمها إن الله يسمعك والله عز وجل لم يكتفي بأنه يسمعك فقط بل يجعل أذنك ستنطق عليك يا سلام الجماعة اللي بيكلموا البنات في التليفون يوم القيامة ودنه هتبدأ تقول تكلمت وقلت كذا سمعتها وبيتقول لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا ستنطق عليك أذنك وأنت تكلم في الهاتف لسانك ينطق ويقول قلت لها كذا وكذا وانت عملت بص في لسانك انت بتنطق ليه ستحرق بالنار يؤتى يوم القيامة برجل كتبت عليه سيئات فيقول أي ربي ما فعلت هذا كتبها عليك ملائكتي يا رب ظلمني ملائكتك وأنت العدل لا تظلم أحدا لا أريد أن يشهد علي أحد إلا نفسي فيختم الله على فيه ويقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ثم يأمر الله جوارحه فتنطق اليد وتقول سرقت وتنطق العين وتقول إلى الحرام نظرت وينطق اللسان ويقول كذبت وتنطق الأذن وتقول للحرام سمعت وتنطق الرجل وتقول إلى الحرام مشيت ثم يرفع الخاتم من على فيه فيقول لجوارحه ويلكن عن كن كنت أناضل أنتن التي ستحرقن بالنار فتقول الجوارح كلها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يا من تكلم البنت في التليفون وأنت تعلم أن هذا الكلام لا يحل لك وتتلفظ بألفاظ العشق والحرام سوف يعاد هذا التسجيل مرة أخرى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يا من تقف وتدلس أمام شاشة الانترنت أو التلفاز وترى الأجساد العالية إن الله يراك يسجل عليك ذلك صوتا وصورة وسوف تعرض عليك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد اتق الله في نفسك وقتها سيرك أبوك وإخوانك وأحبابك وجيرانك إن لم يتب الله عز وجل عليك إن لم يتب عليك ويمحو هذه الصفات وهذه اللقطات إن الإيمان بأسماء الله وصفاته يملأ القلب إيمانا بالله وحبا له وتوكلا عليه وخوفا منه ورهبة من عقابه سبحانه وتعالى فهنا صفة السمع تدلك على أن الله يسمع كل شيء فلا تنطق بشيء يغضب الله وصفة البصر أن الله يرى كل شيء وعدت البت وقبلتها على الكرنيش الله يراك ذهبت إلى مكان معين ففعلت معصية إن الله يراك اختفيت من أبيك وشربت سجار إن الله يراك اختفيت مع الأولاد وشربت مخدرات إن الله يراك إن الله سميع بصير نعم وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لعنهم الله الـ الـ اليهود اليهود الذين قالوا ذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة يقرض فقال اليهود رب محمد يقترد من الناس رب محمد فقير ونحن أغنياء حاشا لله وكلا فأنزل الله هذا هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ماذا قالوا ماذا قالت اليهود؟ إن الله فقير لم يرد الله لم يقول الله ليس فقير الله غني لماذا لم يرد الله عليه؟ قال سنكتب ما قاله بس اللي قلتها هنكتب خلاص لم يرد لم يداشع لم يقول إن الله غني إن الله ليس فقير لي يا جماعة ها؟ يعني عندهم علم في السابقة وقالوا الايد الله مغلوله يعني غني طيب من احسنت نعم قول مباط لا يحتاج الى رد احسنت ان الله واضح ما احسنت غنى الله واضح لكل الناس فلا يحتاج الى رد نعم نعم احسنت لو واحد قابلك وقال لك إيه. انت اعمى لا ترى وأنت أشل إيدك مشلول وكل الناس اللي حواليك يبصوا له كده يا عم. الرجل له عينين ولو يدين هل هذا يحتاج إلى رد لا كل شايف أن كلامه غلط وهذا يعني أفضل ما يرد به على الإنسان المبطف زي ما يجي واحد مثل يقول لك والله, فضلت... والله الشيخ الألباني رجل محترم وكويس بس ما بيعرفش في علم الحديث حاجة تبدي عاوزة رد او فضلة شيخ محمد صالح بن وسلم رجل طيب وكويس بس في الفقه بس في دي تحتاج رد يا جماعة لا تحتاج إلى رد الرجل طيلة حياتي في الحديث او طيلة حادث في الفقه تقول في الفقه مفهمش حاجة ولله المثل الأعلى فالله لم يرد عليه وانما قال سنكتب ما قال توب خليك واخد بالك بقى. اوعى يوم القيام وتقول ما قلتش مكتوبة ايه اوعى تنكر اياك ان تنكر سنكتب ما قال وبعدين ايه واحد وبعدين قال لهم ايه وقت لهم الايه الانبياء الايجاب بالدي واحد بيقول لك ايه يا فلان عيب أبوك لما يقول لك كلام اسمعوا اسمعش كلام ابوك وانت عاقل والديك تقوم تبقى ما تردش على القصه دي شفتك اول البارح وانت طارح اباك ارضا ونادر فوق ضرب ده معناها ايه معناها في جرم اعظم ولله المثل الأعلى ربنا quando Они قالوا أن الله فقير ما رضش عليه مجتمع وقتلهم الأنبياء طب إيه رأيكم بقى في قتل الأنبياء أهو الأنبياء جئكم وقتلتهم يعني أنتم أهل ضلال وفرية وقتلهم الأنبياء بغير حق هو في قتل الأنبياء بحق ليه ما قالش وختم الأنبياء بس ليه قال بغير حق ممكن يقول أن يقل الأنبياء بحق ولا؟ نعم لا نعم لا يقتنون لا بحق ولا بغير حق وليه قلب حق الغالب بغير حق نعم لبيان الواقع دي يا جماعة بارك الله في اسمه ايه صفة كاشفة صفة كاشفة عن القتل اي ان قتل الانبياء لا يمكن ان يكون الا بغير حق فصفة كاشفة عن حقيقة القدر نعم إذن هذه الآية لقد سمع الله فيها إفبت صفة الإيه؟ السمع نعم وقوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع شرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فإثبات صفة السم أم يحسبون يظنون وأم أم هنا أم هنا بمعنى بل بل أم يحسبون أن لا نسمع سره ونجواه لما قال بعضهم إن رب محمد يسمعنا ولا لا يسمعنا اثنين كفار عند الكعبة فقال له لا يسمعنا وقال الآخر لا إن رفعنا أصواتنا سمعنا وإن أسررنا لا يسمعنا وإن أسررنا لا يسمعنا فأنزل الله عز وجل هم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم النجوة والحديث الحديث السري بلى بلى يعني نسمع كل هذا ورسلنا لديهم يكتبون رسلنا يعني إيه ملائكتنا يكتبون أيضا ربنا يسمع ويأمر ملائكة أن تكتب لكن أنت كمسلم ماذا تستفيد من هذه الآية أما الله عز وجل يسمع إيه؟ سرك فإياك أن تقول شيئا في سرك يغضب الله سواء كنت في التلفون أو كنت مع إنسان بينك وبينه أو كنت بينك وبين نفسك لا تقل شيئا يغضب الله واعلم أن الله مطلع على سرجك ونجوائك نعم وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى من هما موسى وهارون موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى والمعية هنا أيها الأحباب معية خاصة فالمعية تنقسم إلى قسمين اكتبوا المعية تنقسم إلى قسمين إلى معية عامة ومعية خاصة المعية العامة هي معية الله للمؤمن والكافر والبار والفاجر وهي معية العلم والإحاضة يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القائل المنافقون الله معهم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 وليس معية الذات كما يقول الباطنية الحلولية يقول ربنا معاكم بذاته نقول لا معاكم بعلمه لكن الله بذاته فوق سبع سماوات على العرش مستوى بكيفية طليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى قالوا لماذا أولتم البعية هنا بالعلم نقول لا لأن في هنا حاجة اسماء قارينة وعلماء الأصول يقولون السياق من المقيدات فمعنى وهو معكم اينما كنتم تحتمل معنى معنى بذاته او معنى بعلمه نريد قرينة ترجح احد المعنيين السياق من المقيدات وترجيح احد المحتملات دي في اصول الفقه قاعدة الاصولية دي كتبتوها ثاني السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملا عندنا الآن محتمل ما يكون إن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان معهم هنا تحتمل أمرين معنا بذاته أو معنا بعلمه هنا قرينة دلت على أنه معنا بعلمه ما هي ها؟ آخر الآية إنه بكل شيء عليم نعم أحسنت ها؟ أول الآية وآخره أحسنت أول الآية ألمطر أن الله يعلم يعلم ما في السماء إلى آخر الأرض وآخر الآية إن الله بكل شيء عليم الآية فتتحت بالعلم وانتهت بالعلم يبقى المعي هنا معية إيه؟ علم هذا الثياق دل على ترجيح أحد المحتملات وهو أن الله عز وجل معنا بعلمه سبحانه وتعالى طيب دير اسمه المعية العامة فيه معية اسمه المعية الخاصة المعية العامة معية الإحاطة والعلم المعية الخاصة معية الهداية والتأييد والنصرة والتثبيت وهذه المعية لا تثبت إلا لفئات من خصوص الخلق مثل قول تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فأثبت المعية الخاصة للمتقين المحسنين إن الله مع الصابرين معية خاصة للصابرين وهنا لما وقف موسى وفرعون موسى واخا هارون في جهة وحيدان فريدان ثليبان إلا من الإيمان وفي الجهة الأخرى ملك متغطرس جبار حوله سحرته وقادته وجنوده ومستشاروه وبدأت حلبة السباق وموسى ينظر إلى هارون وهارون ينظر إلى موسى نحن سننصر على هذا الجمع العرم ويقول السحرة والكل يشاهد في يوم الزينة تلقي موسى ولا نلقي نحن قال بل ألق فألقوا حبالا وعصيا ونحو ذلك فإذا بها تتحول إلى حيات وثعابين في الساحة وإذا بكل الناس يهلل يهلل يهلل حيات وثعابين الساحة كلها حيات وثعابين انتصر فرعون انتصرت سحرة فرعون ومن كثرة الحيات والثعابين يا إخواني موسى خاف عليه السلام هو نبي حياة ضخمة وثعبين ضخمة جدا بدأت تتلوى في الحياة فأوجس في نفسه خيفة موسى قمنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك يا موسى لن نكلفك أن تمسك بالعصى وتضرب كل حية أو ثعبان وإنما ضع ما بيدك على الأرض واتركك المعركة. فإن الذي يقود المعركة بقدرته وعنايته هو الله ألقي, في ألقي ما في يمينك ارميه على الأرض وخلاص فألقى موسى ما بيمينه والله عز وجل يناديه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أسمع ما يجري هناك يعني يا موسى أنت وقب بعيد هم نكب يدبره وخططه وتكلمه أنا أسمع كل شيء وأرى كل ما يحدث إثبات صفة الإيه؟ السمع والرؤية تمام؟ تمام قال العلماء وحول هاتين الكلمتين تدور كل استراتيجيات الحرب الحديث أسمع كل أجهزة تسلط على الأعداء أرى كل أجهزة التصوير المواقع المتقدمة عبر الأقمار الصناعية ونحو ذلك تندري تحت كلمة أرى إنني معكم أسمع وأرى موسى عليه السلام ألقي ما في يمينك خلاص موسى ألقى وسكت انتهت مهمة موسى ألقى العصى حط العصى على الأرض وسكت وإذا بهذه العصى تغلظ وتغلظ وتغلظ وتغلظ حتى قيل انها كانت غلظ الجبل وقيل بأنها كانت تضع فكها الأسفل عند أصل الجبل والفك الأعلى عند قمة الجبل تصور ألقي عصاك فإذا بالعصى تغلض وتغلض وتغلض ثم تمشي في الساحة فتبتلع الحيات والثعابين حتى ابتلعت كل الحيات والثعابين التي في الساحة وقفت منتصبة ثم شقت الصفوف والناس مندهشون هذا الذي يحدث وشقت الصفوف متجهة نحو المنصة التي يجلس عليها فرعون فجرى من حوله من القادة والجنود والوزراء وخاف وانجفا وقام العون يجري يا موسى امسك عصاك امسك عصاك, أمسك عصاك, أمسك عصاك. فلما رأى موسى الحقق الظهر واستبان وضح تقدم بخطوات وإيدة فأمسك بالحية فصارت عصا كما كانت من الذي نصر موسى إنه الله إِنَّنِي معكم أَسْمَعُ وَأَرَى فَلَمَّا رَأَ السَّحَرَةُ ذلك خَرُّوا سُجَّدًا لماذا سجد السحرة ولم يسجد الناس لأن السحرة علماء يعرفون علم السحر جيدة لأن الساحر إذا وقف أمام ساحرا آخر بيعمل سحرين سحر للخيط يعمل فعبان وسحر آخر يصحر أعين الناس لطرها ثعابي السحر المقابل بيعمل سحر مضاد يرى الـ الـ الـ الأمور على حقيقاته يعني السحر شايفين الحبال حبالا والعصية عصية ذلك السحر والناس كلها شايفاء حيات وثعابي وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لكن فوجئوا وهم عملين حاجة معينة ضد سحر موسى كما يزعمون أن يروا كان المفروض أن يروا حية موسى يرواها عصر لكنهم رأوها حية حقيقية انقلبت انقلاب حقيقية فخروا السجدة لله وعلموا أن ذلك معجزة وليس سحر ولذلك سجد السحرة أجمعون قالوا أمنا برب موسى وهارون إذن هنا إثبات صفة السمع والبسط نعم وقال سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى من يفعل المعاصي ألم يعلم بأن الله يرى من يشرب الخمر خشية ألم يعلم بأن الله يرى من يختلس من أموال الدولة ألم يعلم بأن الله يرى من يدني في المرأة المغيبة وزوجها مسافر من سنوات ألم يعلم بأن الله يرى من يأكل أموال اليتام ألم يعلم بأن الله يرى؟ من ينام عن صلاة الفجر ألم يعلم بأن الله يرى؟ من يدمر الشر في قلبه ألم يعلم بأن الله يرى؟ آية تهدد كل عاص وتزجر, وتزجر كل إنسان يريد أن يفعل شيئا يغضب الله عز وجل اللهم اجعلنا من يراقبك ويخافك ويخشيك قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الذي يراك يا محمد عليه الصلاة والسلام حين تقوم بالليل فتصل لله في ظلماته وتقلبك في الساجدين وتقليب وجهك لله عز وجل متضرعا متذللا مستكينا إنه هو السميع العليم يراك فيرحمه يراك فيرفع مرتبتك عنده تصور هذه الآية الكريمة إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتطبق هذه الآية الليلة واستيقظ في ثلث الليل الآخر وصل لله جل وعلا في ظلمات الليل واعلم بأن الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين استد لله عز وجل وقل يا رب يا من تراني الآن يا من ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم نبضات قلبي جئت إليك ذليلا مستكيلا أرجو رحمتك وأخاف عذابك جئتك بذنوب كالجبال العاتيات جئتك محملا بالذنوب والعظائم والكبائر لكنني أعلم أنك رحيم فانظر إلي بعين الرحمة وانظر إلي بعين المغفرة وانظر إلي بعين التوبة فأنت الكريم لا ترد سائلا أنت الكريم لا ترد سائلا وأنت التواب لا ترد تائب فلا تردنا محرومين ولا تردنا يائسين إذا قلت ذلك فإنك ستجد الله غفورا رحيما نعم. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا وخل اعملوا اعمل خيرا أو شرا فإن الله يراه اعملوا اعمل طاعة أو معصية فإن الله يراه فسيرى الله عملكم سيراه الله في الدنيا وهو يراه مطلع عليه أثناء عمله وسيراه أمامكم ويطلعكم عليه يوم القيامة إذن فانظر ماذا تريد أن يعرض الله من عملك وهذه آية فيها تهديد ووعيد شديد لكل من تسول له نفسه أن يفعل معصية وفيها إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا معكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وهو شديد المحال شديد العقوبة شديد المكر المحال يعني المكر وسوف تأتينا وهذه من صفات الإثبات صفة المكر لله جل وعلا بأن الله ينكر بالماكرين والله عز وجل ينكر بالكافرين فقال وهو شديد المحال والمحال في اللغة معناها المكر نعم وقوله تعالى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله والله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ مكر هؤلاء والله عز وجل مكر بهم وهم لا يعلمون والله خير الماكرين أي أن الله لا يمكر إلا بالماكر لا يمكر إلا بالمحتال فيا من تمكر على الربا وتبيع بالعينة وتظن أنك مكرت على الله احذر إن الله خير الماكرين يا من طلقت زوجتك ثلاث مرات وقال العلماء لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيره فذهبت لتعقد عقدها على رجل ليدخل بها ليلة ثم يطلقها مكرا بأحكام الله ترجع إليك احذر ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين لا تمكر لا تمكر ولا تحتال على أحكام الله جل وعلا فهذه الآية فيها إثبات المكر لله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته نعم قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون نعم فيها إثبات صفة المكر بالكفار أيضا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ولنؤول المكر كما أوله أولئك بإرادة العقاب ونحو ذلك وإنما هو مكر حقيقي لكن كيفية لا نعلمها على الصفة التي طليق بجلاله وعظمته مع إيماننا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم انتقل إلى صفة الكيد فقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا نعم إنهم يكيدون كيدا أهل مكة كفار مكة يكيدون كيدا أي كيدا شديدا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم يكيدون للإسلام والمسلمين هل صفة المكر صفة لقص العلماء يقولون لا يوصف الله عز وجل بالماكر وإنما صفة المكر مقيدة فنقول يمكر بالماكري ويخادع المخادعين يخادعون الله وهو خادعه نعم المكر إرادة السوء إرادة العقاب إرادة العقاب بإنسان هذا تعرفة في اللغة لكن انا أضرب لك مثلا أوضح لك القصة أقول لك فلندا طيب وابن حلال بس لا يوجد في المكر ولا الكلام دي الناس تمكر به وتغطيه كل مجلب وهو ساكن مش عارفة يعمل حاج واحد يضحك عليه ويقول له عم الشيخ أهات مئة ألف في في مشروع وانت بالنص وانا بالنص ومش عارفه واضحك عليه ويأكل الفلوس خلاص خسرت يا عم الشي ويلا خسرت ولا عمل حاجة أصلا هل الرجل ده يبقى فيه صفة متح ولا في صفة الذن ذن صفة الذن لكن فلان ده طيب وبنحلله كل حاجة ما بيقزيش حاجة لكن محدش يقدر يقذيه ولا حد يقدر ينكر بيه أبد يجي واحد يقول له ايه أنا عاوز منك كذا وكذا عشان نعمل كذا وكذا طب انتظر مستخير استخرت والله استخرتم وليش في الموضوع ده لك حاول يضحك عليه وامكر به برضو طلع منها زي الشارم العجيب ده في المخلوقين ولله المثل الأعلى فالله عز وجل سبحانه وتعالى يمكر بالماكر يعني الكفار الذين أكادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقتلوا قالوا إيه بدل ما قبيلة تقتلوا تقف قبيلة ضدها تبقى مشكلة أخرجوا من كل قبيلة شاب قوية شوفوا المكر يبقى كل قبيل قريش هتجف أمام بني هاشم واضربوه ضربة رجل واحد ما ممكن يموت بسيف واحد بس كلهم يجتمع عليه مكروا حتى لا يستطيع بني هاشم أن يأخذوا بثأره فمكر الله بهم اقفوا حواليه خلاص واقفوا واحاطوا بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل أن يخرج بالليل من وسطه فأغشيناهم فهم لا يبصرون وينام علي بن أبي طالب ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وقبل أبو بكر ويطلع إلى غالثور خلاص نهره يطلع الفجر خلاص ينظر من الثق يجدون رجل النائم لا لسه نائم, نائم. نائم. النهار طلع طب اطلع بقع يهجم على الاطلع. يخرج فإذا هو علي بن أبي طالب ويحك أين محمد لا أدري مكر الله به مكر الله به ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى المكر صفة طليق بجلال الله وعظمته زي الحب والبغض والكراهية ماشي اخوانا المكر مطلقا صفة ذنب فلان بيمكر بالنس كله بالصالح والطالح صفة ذنب لكن فلان لا يخادع أحد ولذلك هذه الصفات يا اخواني العلماء يقولوا لا تطلق على الله مطلقة وإنما تطلق على الله مقيدة قل يمكر بالماكرين يمكر بالكافر نعم <تصفيق> <أحسن>. <تصفيق> <تصفيق> الاخوه الكرام الذين يقولون نريد ان نفطر ابشروا واملوا هتفطروا ان شاء الله السنه دي بإذن الله إن شاء الله هتفطروا السناد والفطار جاي في الطريق جاي في الطريق يا نس وزير الـ الـ وزير الاقتصاد العالمي مش عارفين هيعطيكو هي أظن أنه سيفطركم فولا معتبرا وأيضا ان شاء الله طعميا مشفية إن شاء الله ربنا فأبشروا وأملوا بإذن الله يتا. لكن يعني ناخد شوية بسرعة لان احنا هنعطي الفطور نصف ساعة هنفطر وانحنا جاعدين وهنبدأ نتكلم ان شاء الله عشان نخلص يا شباب المستقبل ان شاء الله لان انا عارف اول ما تكل الفول والطعمية مخمخة ورخرخة وكسل. ماذا تريد ارفع صوتك نعم أحسنت نقول بأن الله لا يمكر إلا بخير والله خير الماكلين نعم ثم ننتقل إلى الصفة الأخرى صفة العلو والمغفرة والرحمة والعزة مازال ثم قال رحمه الله وقوله تعالى ان تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا هنا إثبات صفتين لله ما هما العفو والإيه والقدر, والقدر فإن الله كان عفوا قديرا ونأخذ من هذه الآية الكريمة أن الإنسان مهما ظلم نفسه ودسها في المعاصي ثم تاب وأناب إلى الله جل وعلا ولجأ إليه لجوء المسكين فإن الله عفو عنه فإن الله عفو قدير عفو يعفو عن. ولماذا قال بعد العفو هنا القدرة لأن الإنسان أحيانا قد يعفو عن إيه عن ذلة أو استكانة يقول لك فلان ضربت جلم يعفو عنه يا عم لا مش عافي يعفو عنه لا مش عافي تعرف فلان ده أبوه مين, مين؟ أبوه فلان رئيس الوزراء وضابط المركز وكلك وال... عارفين هتعفو ألي عفوتي عم ده العفو كويس الله عفو حلو إن الله عفو غفور فمن عفى وأصلح فاجر على الله حتى لوحد يعفو يأخذ الأدر والثواب هذا الإنسان عفى عن قدرة ولا عن ذلة ومهانة عن ذلة ومهانة لكن الله ولله المثل أعلى يعفو وهو قدير قادر أن ينتقل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الليلة حسنه الألباني من عفى من عفى عن أحد وهو قادر من عفى عن غيظ وهو قادر أن ينفذه خيره الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين ما شاء اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ما هو العفو الحقيقة برضو مهمة جدا واحد كنت في مشكلة مرة فمظلوم وانا مظلوم قلت له انا عارف انك مظلوم قلت له رجل قابل رجلا فضربه قلما على وجهه بلاش على وجه ضرب قلما على قشاه ظلما وعدوان ده ظلم ولا متظلم ظلم أنا أريد أن أقتص طب ياخي عفو واسمح لا أقتص من حقه يقتص ولا مش من حقه حقه يقتص لك أنا من قولك رجل بنندوبك إلى العرض خلاص اعفو قال عفو خلاص مش هتقتص عفوتي يعني لن أقتص اثنين طب سمح لا خلاص انا مش اقتص لكن انا غضبان منه متأثر نفسيا من جهد مش قادر استريح طب معلش طب دي مرتبة اعنى اعفل اصفح سامح سمحت طب سمحت طب انا عاوزك تاخد هدية كده وتوفر تزور كمان كمان اه ده احسان إحسان إنت عاوز ترتفع ضرية المحسنين الثلاث مرتب دور ربنا ذكرهم في قوله إيه؟ ها ها والكاظمين الغيظ أدأوا النقطة والعافين عن الناس التاني. والله يحب ليه المحسنين الثلاث شوف تلاث درجات نعم فالله عز وجل عفو مع القدرة سبحانه وتعالى فأ filters بصفة العفو وصفة القدرة نعم وقال تعالى وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والله عز وجل لا, يعفو لا يغفر إلا بعد العافو فاستذل هنا بالمغفرة والرحمة عن العاف وقال أيضا ان تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم نعم وهذه صفة العلم لله جل وعلا موجودة عندكم هذه من الشواهد وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم خلاص خذنا الآية الآية التي بعدها صفة العزة لله جل وعلا فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هنا إثبت صفة العزة لله تبارك وتعالى ولله العزة والعزة معناها أن الله ذو قدر عزيز والعزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع والعزة بأقسامها الثلاثة ثابتة لله جل وعلا فعزة القدر أن قدر الله عزيز وعزة القهر هي عزة الغلبة أن الله عز وجل غالب قاهر لكل شيء وعزة الامتناع أن الله ممتنع فلا يناله سوء ولا نقص من أحد سبحانه وتعالى هذا العزة العزة اسم والله صفة عزة الله صفة والعزيز اسم هل يجوز أن تدعو الله بالصفة تقول إيه اللهم يا عزيز اغفر لي وأعزني يا ذا العزة والجلال والجبروت أعزني وأعز مقامي ما الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر نعم وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إذن إبليس إبليس يثبت صفة العزة لله تبارك وتعالى واحد يقول لك أنت بتستدل بقول إبليس لا نحن نستدل بإقرار الله له لأن الله لا يقر باطل لأن اليهود لما قالوا يدوا الله مغلولا ربنا لم يقرهم رد عليهم مباشرة وليدهم بسوطة فلما سكت الله عز وجل عن ذلك دل على أنه أقر صفة العز معي. وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اثبات الاسم الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك أي اسمك مبارك فيه باركة هذا واضح يا إخواني فاسم الله عز وجل على الذبيحة يجعلها حلالا مباركة ولو ذبح الذبيحة بدون ذكر اسم الله صارت ميتة أو ذبحها وذكر عليه غير اسم الله ملكا أو جننا أو نحو ذلك صارت ميتة خبيثة لا بركة فيها ولو دخل بيته فذكر اسم الله بورك في البيت وخرجت منه الشياطين كما ثبت عند التلمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك أول ما تدخل البيت بسم الله السلام عليكم كل ما تدخل البيت فتثبت البركة في بيتك في أهلك ومالك وولدك وأيضا حديث صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم فإذا وضع شاءه فذكر اسم الله قال لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل بيته فلم يذكر الله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا وضع عشاء فلم يذكر الله قال أدركتم المبيت والعشاء أدركتم المبيت والعشاء إذن اسم الله مبارك نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا بدأ يذكر آيات الصفات المنفية في تنزيه الله عز وجل ونفي المثل عنه فقال فعبده أي عبد الله والصبر لعبادته هذا يدلك على أن عبادة الله تحتاج إلى سبر عبادة قيام الليل تحتاج إلى سبر عبادة طلب العلم تحتاج إلى صبر. عبادة الإنفاق تحتاج إلى صبر. أي طاعة من الطاعات تحتاج إلى سبر يا جماعة عبده والصبر ما قالش وصبر قال وص صبر. لماذا واطل في الصبر جميل نعم الصبر ليس له حدود أحسن صبر نفسك أحسن اطلب الصبر بالمجاهدة أحسن المصابرة أحسن طلب الصبر من الله أن يصبرك أحسن نعم المبالغة في الصبر أحسنت أحسنت الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى نعم, نعم. عدم اليأس المطلق الفرق بين إصبر كلك صح الفرق بين إصبر واصطبر أنه زاد هنا الطاء وهناك قاعدة اكتبها قاعدة لغوية اكتبها زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى فهنا قال وصبر لم يقل وصبر قال وصبر لعبادته فالط زاد حرفا فزاد في المعنى أي زد في الصبر مثل سورة الكهف تسطع وايه وتستطع فما استاع له ايه نقبة. و... لا لا لا. ما لم تصطع عليه صبر ما لم تستطيع تستطع وتصطع لما زاد الحرف زاد المعنى فكل المعنى التي ذكرتمها على قوله تعالى في عبده هو اصطبر لعبادته ادل على الصبر صبرا طويلا اصطبر ولا تيأس اطلب الصبر من الله صبر نفسك بالمجاهدة ازد في الصبر مبالغة في الصبر الى اخر كل دي ان مطلوب منك في العبادة ولذلك كثير مننا يفقد هذه المسألة ممكن يصبر لكن لا يتصبر يعني مثلا يعني رمضان فات بكم شهر شهر واحد ثلاثين يوم صح لو انا قلت دلوقتي من منكم قام الليلة من رمضان حتى الان في الثلاثين يوم دول لم يخرم ليلة واحدة واحد يقول الحمد لله انا قمت عشر تيام عشر ليات واحد يقول الحمد لله 15 ليلة واحد عشرين ليلة لكن الذي واصل الشهر كله هو الذي صبر نفسه واحد يصبر عشر يوم ولا يتصبر عشرين يوم ولا يتصبر فالعبادة إخوان تحتاج إلى صبر طويل لكي تنال جنة عرضها السماوات والأرض اللهم صبرنا لطاعتك وعبادتك فعبده والصبر لعبادتي هل تعلم له سمية يعني سمية مثيلاً, مثيلا وهنا نفي أي لا يوجد له سمية لا يوجد لهم مماثل أبدا نعم وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له نظير ولا شبيه هذه الصفات المنفية نفي المثيل نفي الشبيه نفي النظير نعم وقوله تعالى فلا سجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نفي الند وهو المثيل أيضا والنظير وقال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ هذا إنكار على من جعل لله أنداد فهذا نفي للند يحبونهم كحب الله فيها تفسيرات تفسير الأول المشركون يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله المعنى الثاني المشركون يحبون أصنمهم كحبهم لله لما يجي واحد يقول لك أنا بحب الولي الفلان طب ماش ونحن نحب الأولياء والصالحين لكن أنت تعتقد في الولي أنه ينفع ويدر ولذلك زاد حبك عن حده فأنت الآن تحبه كحبك لله فالله عز وجل أنت تحب لأنه ينفع ويدر ويرزق ويرزق ويعطي وأنت تعتقد أن الولي ينفع ويضر ويرزق ويعطي فأصبح هناك أصبح شرك في المحبة لكن نحن نحب الأولياء والصالحين ونعلم أنه بشر لا ينفعون ولا يضرون نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه بشر هذا الفرق بين المحبة الشرعية والمحبة الشركية هذا نفي للأنداد قلوا تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هنا نفس كم صفه لم يكن له شريك في الملك يبقى نفي الايه الشريك اولا الذي لم يتخذ ولدا احسنت نفي الولد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا نفي الولد 2 في الشريك 3 نفي الولي من الذل لكن الولي الله لا أولياء لكن هناك فرق بين الولي والولي من الذل ما الفرق بينهما نعم لا الفرق بينهما إخواني نعم الولي من الذل هو عن عدس أحسنت الولي من الذل هو الولي عن عدس يعني أنتم صاحب فلان ليه لأن رأي الوزير وكذا ممكن تحتاج له ولا حاجة لكن أنت مصحب فلان وعارف فلان ده فقير وإنت أقوى منه أغنى منه كل شيء فقنتم صحب لله لا تريد منه نصرة يوما ما ولله المثل الأعلى الله يصطفي من عباده أولياء لا يحتاج إليهم ولكنهم هم محتاجون إليه وإنما اصطفهم كرما منه ورحمته فليس له ولي من الذل وإنما هو عزيز يصطفي من يشاء من عباده وأجعلهم أولياء سبحانه وتعالى القنفي هنا ليس نفي الأولياء وإنما نفي الولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبير فالله أكبر في علمه وأكبر في رحمته وأكبر في غضبه وأكبر في صخطه وأكبر في عفوه وأكبر في مغفرته وأكبر في رزقه وأكبر في عليائه أكبر كبيرا سبحانه وتعالى وأكبر في عظمته نعم وقال سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يسبح يعني إيه؟ نسبح الله يعني أحسنتم ننزه عن كل نقص فالمؤلف يتكلم الآن عن الصفات المنفية ونفي الصفات عنا عز وجل تنزيه الله عن كل نقص يسبح لله, لله ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض أخواني المؤمن يسبح والشجر يسبح والحجر يسبح العمود اللي بجوارك ده بيسبح معقول؟ المكتب ده اللي قدامي ده بيسبح خشب المنبر يسبح جدار الحائد يسبح خشب الشباك يسبح طب ما عليش الطقية العرصة جديد تسبح اه تسبح الثوب الذي تلبسه يسبح لا اله الا الله الثوب يسبح اذا كل شيء من حولك يسبح ولذلك قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفوراً لماذا ختم الآية بقوله إنه كان حليما غفوراً ها؟ أحسنت حليم عن غفلة المؤمنين عن التسبيح يعني ممكن الثوب اللي عليك يسبح في اليوم عشر سلاف تسبيحة وانت مسكين ما سبحتش غيراً من التسبيحة بس ورغب كده ربنا حليم بيك شوف حليما غفورا غافر لنا تقصرنا يا رب يا رب غفر لنا تقصرنا يا رب نعم أحسنت وهذا معنا آخر حليم بنا لو أن الله عز وجل كشف عن سمعنا وجعل سمعنا مرهف وسمعنا تسبح الشبابيك وتسبح الأبواب وتسبح السجاد وتسبح الكراسي وتسبيح والدنيا كلها بيتسا هنموت يا رجال هنموت يا رجال لا نطيق هذا أبدا لك ربنا رحيم بينا حليم لكن هنا مسألة يا أخواني أول آية يقول إيه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما تشمل العاقل وغير العاقل طب المؤمن بيسبح يسبح الكافر يسبح ها؟ أحسنتم باك الله فيك الكافر لا يسبح باختياره ولا يحرك لسانه بالتسبيح لأنه لا يؤمن بالله لكن أعضاء الكافر تسبح فيد الكافر تسبح ورجل الكافر تسبح وشعر الكافر يسبح وعين الكافر تسبح وألف الكافر يسبح أعضاء الكافر تسبح فيسبح لله كل شيء في السماوات والأرض سبحانك يا ربنا ولذلك قال الله طوعا وكرها ذا بيسبح غزب عنه بك كرها نعم. يسبح يعني ينزه الله عن كل نقص نعم قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير. تبارك ما معنى تبارك أحسنتم تعالى وتعاظم تبارك الذي نزل الفرقان الفرقان هو القرآن على عبده من هو محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا من هم العالمون عالم الإنس عالم الجن. نذيرا أي محذرا له من عذاب الله والشرك به الذي له ملك السماوات والأرض اللام للملك له ملك السماوات والأرض الله عز وجل يملك السماوات والأرض وبدأ ينفي بقى ولم يتخذ إيه؟ ولدا نفى الولد ولم يكن له شريك في الملك وهنا لم يقل لم يلد ولدا قد لم يتخذ لن يتخذ أفصح من إيه أي لم يلد ولدا ولم يتخذ حتى من المخلوقات ولدا لم يستفيه ويجعله ابنه،, ابنه بالتبني مثلا لا فالله عز وجل يريد أن ينفي الولد الحقيقي والولد بالتبني أي أنواع الولادة ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في المل